عليكم الله حياكم الله بسم الله الرحيم, الرحيم الحمد لله رب العالمين إشهد أن لا إله إلا الله وحده الله شريك له إشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا معن كنا إنك أنت العالم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم أطلق ألسنتنا لتلاوة كتابك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين رب شرحي صدري ويسر لي أمري وحلو لأقادة من لساني يفطه قولي حياكم الله يا الجمع الكريم اخواتي يعني ان شاء الله عليكم اليوم طبعا نستقنف دروس أسر التجويد كان المفروض ناخد مقدمة المرة اللي فات ولكن ما قدرش للوقت اللي هم نقدر فان شاء الله نبتدي اليوم من اول مبحث المخارج للصفات وطبعا احنا معانا اولا مبحث المخارج ان شاء الله نحاول نقسمها على 3 مرات ولو ما قدرناش نخليها على 4 لحسن استعبئن انا هبتدي شرح لحد ما تقوله نكتفي ثلاثة يقولوا نكتفي هتوقف على طنوبة شرطا نجازين للناس نقص معي اليوم لوقت ما تقولوا خلاص نكتفي بهذا القدر مش من الساعة خلاص نقف حتى لو ناخد يعني عشر دقائق. اهم الحاجة تكون انتم مستوعبين الدرس والدرس طبعا هو عملي اكثر من ان هو يكون نظري نظري سهل جدا الكلام, الكلام سهل والشرحات سهلة ولكن ازاي اطبق الكلام اللي انا هقوله النهاردة اثناء التلاو العملية هنشرح كتير وهنتكلم كتير وهنقول معلومات كتير ويمكن يمكن معلومات جديدة وكل شيء ولكن ازاي حقدر اخر من حضرة اليوم والمرة القادمة والمرة بعدها اطبقها في اتلاوة العملية ده يوقف ال اللي بتقول ساعة تكفينا يعني هذا توقف على الاستهاب اللي إيه ان شاء الله نحاول إن هما من شو تيجي ولكن ولكن إذا مكتوبة لك في الأول كان المفروض نأخذ إيه نبذة بسيطة المرة اللي خدت مع درس الموضع ولكن انا مضطر ادخل بنبذة خفيفة كده وبعدين أقدر أدخل الدرس إن شاء الله وإحنا مع بعض نأخذ المخرج على أربع مرات ماشي على خمس مرات ماشي على اثنين ماشي ما في ما في شاء الله إحنا مع بعض حد متوهولة ان نفسي يكفيها إيه يكفي القطر المقصد الآن مش ده المهم احنا ناخد ايه وعلى كمرة كم المهم ازانة هتطبق ايه درس اليوم اللي هناخده النهاردة مع ايه مع المثير التلاوة العملية اثناء ايه التلاوة طب ايه الجاب على السؤال ده هنتجاوب عليه بعد ما نخلص الشرح شرح اليوم النهاردة هنخلصه وبعدين نقول يا طرح نقدر نطبق الكلام ده في, في التطبيق العملي ولا لازم التطبيق العملي هو الاساس طبعا الاخوات اللي بيحضروا معي اي اي دور التصحيح التلاوي بأن مثلا 8 شهر أطيسها وشهر الأم طبعا هم عارفين الإجابة النظري شيء والعمل شيء تاني ولكن النظر يساعدنا من إحنا نعرف التطبق في العمل إزاي نبدأ بسم الله أولا إن زي ما تقول لكم هي نفذة مش هدخل أحياء لأخوات اللي هم هم مجاهزين شرايح يعني جزاهم الله خيرا جميعا طبعا دكتور ميسون جزاها الله خيرا يعني راحب بيك مرة واثنين وثلاثة ومليون اخت محبة عزان حميدا كلكم ما مشاء الله عليكم ربي يبارك فيكم جميعا نبزع اللي كان محوطة تاخد المرة اللي فاتت وبعد كده ندخل للشراح اللي احنا معادينا قاعد دي... مع الاخوات قاعدوها اليوم للايه للدرس اولا العلم... العلم المخارج او مبحث المخارج والصفات هنتكلم عن مبحث المخارج فقط مبحث المخارج والصفات عموما هو بيعتبر لب التجويد تجويد يعني إيه عن مخارج الصفات كراءة سليمة يعني إيه يعني ال ال ال قارئة بتكرى عندها المخارج والصفات سليمة الت ال الحروف عندها سليمة إزاي الطائعة تخرج, تخرج الحرف من مخرجه ويبقى محمل بالصفات الإيه الكاملة بتاعته هو ده إيه ده أساسة إيه التجويد بتعمل لكن المباحث اللي فاتت من قرشي مش مهم ولكن هي مؤازات أهمية هي, هي هي الاخرى ولكن هي تعتبر مباحث تكميليه لمبحث المخارج والصفات حتى انت تجد ان بعض الكتب ان بتبتدي بمخارج المخارج بالدروس المخارج والصفات اولا وبعد كده يجيب المباحث الاولانيه طبعا ده ايه بيخلي الايه اللي يدخل مثلا لسه بيدرس تبتدي اول مرة لا ده المخرج ده ده تجويد طه طيب بعد الكتب الثانيه انت تجيب المراحل الثانيه اللي هي السواكن والمدود والشرح اللي خدناه في الفترة السابقه ويبتدي بقى وبعد كده ناخد ايه المخرج والصفات لان ده اللي متفق عنده ولو كنت تفتكر احنا قلنا في الاول هنهمش سريع عن دوره في دوره التجويد المكثفه بتاعتنا ودايما بذكركم ان هي مكثفه لان لو ما كانتش مكثفه كنا لايه مشينا ايه جه راحتنا ننحمش سريان في المراحل ال- الأول اللي هي السواكن والمدود وما شابه ذلك، وهاجي عندنا المخارج والصفات وأمشي إيه على مهلي بالراحة لأن هو ده الأساس اللي أنا جاها عشانه أن أنا إزاي نصلح المخارج والصفات بتاعتنا لهذه أساس التلاوة بتاعتنا. اللي أبحاثي اللي من فات... كلها هي أبحاث تكميلية بتكملينا إيه ال- اللي علم تجوبي تانه تكملنا الصحيح التلا. أول إحنا بالنسبة للمخارج أنا بنتكلم على حروف العربية. معنى أوله إنه مخارج الحروف أي الدستة مخارج الحروف. يبقى أنا بتكلم هذا الحرف العربي. تمام؟ لازم نعرف هي الحروف دي و إيه المخ الحروف اللي أنا هتكلم عليها. يبقى أنا عندي مخارج وعندي وعندي حروف. المخارج من عندي من عندي إيه عندي هنا أدوات ليه ااا ليه أدوات للمحرج اللي إحنا تعرف على دلوقت. الحروف اللي هي حروف عربية. يا عربية دي هي إيه بالضبط. عندي ناس كلاك الحروف العربية الهجائية مرة والأبجادية مرة بعض الأخوات اللي هم مثلا مش أغلبنا أو مش بعضهم يعني مش قادرين يتعروي يعني إيه نتوقف عند هذه الشريحة إن شاء الله مش قادرين أن يعرفوش يتعروي يعني إيه حروف هجائية وعن إيه حروف أبجادية الاثنين اتنين هم بيسموه واحد بيسمون إيه بيتايلون الحروف الهجائية هي هي الحروف الأبجدية لا حنوضح توضيح خفيف جدا بين الحروف الهجائية يعني إيه والحروف ال الأبجدية يعني إيه. الحروف الهجائية هي الحروف المنطوقة اللي أنت بتقرأيها بها هي عبارة عن ألف وحشرن حرف طب اللي هي إيه اللي هي ألف باء باء باء وهكذا اللي إحنا هرفله طب هي الحروف الأبجدية هي الحروف المكتوبة طب هي إيه الحروف المكتوبة دي هي اللي هي إيه أبج هوز حطي كلام وبقية الحروف اللي هي ال الأبجدية إذا منقول حروف هجيه هجيه الحروف اللي إنه حروف هي جائية اللي عليها اللي هي ألف باء تاء تا تا إلى آخر الحروف منقول حروف أبجدية ننتبه لأياب الصواب حروف اللي هي حروف العربية اللي كانوا بالاستاملاها الأول اللي هي أبج هوس حطي كلام نص اللي هي الحروف فبالفرق بينهم إيه الفرق بينهم حرف ان الحروف اللي هي جائية اللي بها الآن وعرفناها وهي مابين اثنين الواتي اللي هي تسعة وعشرين حرف. تب الحروف الأبجدية 28 وعشرين حرف. تبقى الفرق بين الحروف الهجائية والحروف الأبجدية اللي هي الهمزة. الهمزة مش موجودة في الحروف اللي هي اللي هي أبج هواك خط كلام. الهمزة مش موجودة هناك. ولكن موجودة مع الحروف الهجائية اللي هي لب تا تا وهكذا. طيب طيب ايه الهمزة ايه المشكلة اللي فيها ان الهمزة كانت في الاول ايام كانت العرب مثلا بت... بت... عندهم الحروف اللي هي ابج هوز حطي كلام كانت هي ليس لها صورة كانت همزة كان يقول اي او -E ولكن ليس لها صورة مكتوبة فعشان كيه ما كانتش ايه م... م... موجودة في الحروف الافجادين طيب بالنسبة للهمزة جات منين بقى وازاي تخطط معلومة معلومة اعتبروا ده مدخل مدخل للحروف يعني اعرفها بس الخلاص انتم مش ملزمين بالكلام ده الحد, الحد الشريحة اللي هي قدامكم الان انتم ملزمين اما الكلام ده اعتبروا بس مدخل ادخل لكم فيها للحروف انا بتكلم عن الحروف هنتكلم عن حروف. ونرجع نتكلم اتكلم عن مخارق وحنحط لتنين مع بعض ولكن ده اعتبروا مدخل بس ايه بسيط كده افايل اه لكم معنا الحرف قبل ما نأخذ معناه، يعني إل حرف أصلاً وجدت منين الحروف الهجائية وجدت منين الحروف الأبجدية، وازاي الفرق بينهم؟ هل هما واحد ولا لا؟ أبداً هما مش واحد. إذا ما اتفقنا إن الحروف الهجائية الحروف المنطوقة تصارع الحرف تبتدي بـ ألف داء تاء وهكذا. الحروف الأبجدية هي حروف أبج هرط حط كلا. إلى نهاية الحروف, الحروف الأبجدية. الفرق بينهم إن الحروف المن الهجائية تسعة حرف الحروف الأبجدية 28 حرف الفرق بينهم الهمزة طب كانت الهمزة في اللي ما كانش موجودة هي كانت موجودة ولكن كانت منطوقة فقط لم ت... لم لم تكون مكتو مكتوبة لي لأن ما كانش لها صورة ما كانش لها أي صورة هم أقول إيه A E O ولكن شايفين D A مكتوبة فقط فأ... طيب طب متى وجدت الهمزة مكتوبة هي منطوقة متى جاءت الهمزة اخترع لها الصورة في الخط هو الخليج ابن احمد الفراهيدي وجد قعد يجرب كده بالحروف الحروف ويستطع من الحروف فوجد ان الهمزة اقرب شيء لها العين وجد ان اقرب حرف للهمزة يقول A يعني مثلا A قريبة منه فاخد حرف العين طبعا واخد راس العين وجعل منها ايه الهمزة واجعل للهمزة صورة على الف على واو على نبرة على ي انتوا عارفين ان الهمزه ليست لها ايه شكل معين واحد هي شكلها بس الهمزه اللي هي راس راس العين وهي مرسومة على ايه ال ا م على نبره يا اما على ايه ي ام على ا يا اما على واو يا اما على ياء تمام ده, ده, ده اذا موضوع الهمزه اللي هي فرق بين الحروف المنطوقه والحروف المكتوبة يبقى اول حروف الهجائيه نرجع بقى للحروف الابجديه اللي هي ابج هوت حط كلام فمش هنتكلم عليها لان احنا ايه نعرف ان هي دي الحروف الابجديه اللي معنا هي الحروف إيه؟ الهجائية اللي هي أولها اللي هي إيه ألف تاء تاء تاء خاء اللي إحنا عارفناها كلها ورد حد مثلاً أخواته مش فات يكتبوها ال ألف اللي طبعاً هي مش الالف لا هي همزة ألف تاء تاء تاء تا, جيم خاء هكذا هم عارفنا اللي عارفنا كلها لا مش الحرف بالحروف د زال، ر زي سين شين ص ض ض ض ض عيم غيم فاء طاف كف لام ميم نون هاء وو لم انتبهوا من حكت حكت لام أليس والياء طيب يبقى أنا عندي حروف الهجائية لنح المفروض أتعلمها أتعلم مخارجها اللي هي تبدأ بالالهمزة وتنتهي بالإيه ب بليا كم حرف؟ تسعة حرف الهمزة ليس لها احنا تفقنا إن الهامزة الهامزة ليس لم يكن لها صورة في الحروف الأبجدية ولكن لما تواجدت الحروف الهيجائية ان هما الثمانية وهم فأصبحت الهمزة موجود شو كانوا الكي في كده بعد الاخوات حتى الاوراق هي حروف هجائية 28 وعشرين حد ليقول تسعة وفي الاختباطة يا مرة لي ثمانية ومرة ليه 29 انتبهوا من الحته دي كويس قوي فهلاقوا بينها مش هتلاقوا واضحه في في في شرم الكتب اما حد يقول لي ان الحروف ثمانية وعشرين قولوا لا ده الحروف الابجديه هي اللي 28 اللي هي ا ب ج ه و حط الكلام والاخر 28 ليه لان ما كانش الايه ايام العرب ما كانش فيه همز لكن الحروف اللي هي 26 اللي احنا عارفينها أب... أب... أب... اللي هي ا ل ا اللي هي ا ألف... ب با... ت فا... فا... اللي هكذا هي قال ان الهمزه توجد عندي, عندي في الحروف الهجائيه كان يبقى اظهر عندي الحروف الهجائيه كام 29 حرف يبقى انا في الدرس المدرسي اليوم هنتعامل مع كام حرف 29 حرف يبتدوا بالهمزه وينتهوا بالياء طب الهمزه فين الهمزه اللي هي الالف طب هي الالف اللي في اول الحروف الهجائيه دي اللي احنا عارفينها دي همزه ولا دي الحته الثانيه بقى اللي احنا عايزين نعرفها الاخت اللي وبعدين وبعدين ياء لا هي بعد الواو لام ألف الأختي ايه لا لام وعليها ألف سوف اوضح لكم النقطة دي وطبعا الدكتور مينثل موجودة معانا ريت بس النقطة دي يبقى فيها شريحة لها يفيد بس ايه رتبها مع حضرتك يعني، فالحتة دي بس يبقى فيها شريحة مع ايه قبل قبل المخرج على طول لبقى ناني هروح الالهجائية عندي تبتدي بالهمزة وتندهب بلام ألف ولام ألف وبعدين ياء تمام؟ يبقى أنا عندي أول حاجة، الألف ولا همزة؟ لا همزة، مش ألف، ده هي دي الهامزة ولكن نرسومها على ألف تاب ليه إحنا بنقول الألف؟ لأن إحنا نسينا أن هي الألف ما هيش موجودة في الأول ده، الموجود في الأول ده هي الهامزة تاب فين الألف؟ الألف تحت في آخر حاجة المفروض من الإيه؟ بنقول أن عندنا نعمد اللام يمنون هاوا لم ألف خطو خط كده خط كده عندي لم ألف ووضحلكم هي لم الألف دن بالضبط هي دي الألف بتاعتنا اللي إحنا بعدين عليه. بعد مليار يبان كده عندي ستة حرف المفروض هستخرج معكم المخارج بتاعتها والصخاب بتاعك. تبتدي بآيه ماش حد قمت تبتدي بالألف لا هنبتدي تبتدي بالحمزة ونتهي بالهياء. ومرفديك ألف اللي هو لم ألف. طب إيه اللي لم ألف؟ لا وو بعد الواو في لام ألف أي طب خلاص هنتوقف هنا بدأ الحد السأل بدأ الحد السأل اللي هي لام ألف لذا هتوقف هنا دقائق كذا برضو قبل ندخل في ال في الدرس الثاني أنا عندي إشكالية بين الهمزة اللي إحنا اللي هي ز زادت على الحروف الهجائية المنطوقة وبين اللام الألف الأخت اللي كتبت الحروف الأبجدية تزود لام ألف بين الواو وبين الياء عندي لام ميم نون لام ميم نون ها وو لام ألف ياء عشان كده حصل لخبطه هو الأخوات مش مثل لخبطين لام تكتبش لام أي تكتبه لام فقط لام وعليها ألف فقط بتكتبش ميم هي منطقة لام ألف يبقى أنا عندي الحروف أي بس هي اللي كتبتها قوم معتاز دي تكتبها قبل الوا بين الوا وبين, وبين الياء يبقى أنا عندي الحروف اللي أنا حضرتها هي إيه الحروف الهجائية وليس من الحروف الابجادية الحروف الهديسة كم حرف؟ 29 حرف ليه مش 200 حرف؟ 620 حرف من غير الهمزة هل انا بقرأش الهمزة؟ هل ليس لها مخرج؟ لا موجودة الهمزة معاش يبقى الفرق بقى نحط النقاط بتاعتنا. الفرق بين الحروف اللي احنا وان احد تقولك ايه ده الحروف 28 وايه واحيانا يقول 29 حاجة كده ايه يعني ايه بالشبر كده يعني ايه براحتنا كده مره نقول 28 مره نقول 29 واحنا مش فاهمين هي جات 28 من ايه وجات 29 من ايه صح يا جماعة؟ ايوه هي اللي موجودة قدامكو ديه للزبط واو لم الف ياء نتوقف هنا طيب اول حاجة الالف لا اخدش عاد يقول الف باء تقليق هي الهمزة ولكن انا بطقها الف مجازاتة لان انا هجيب الهمزة اقولها ازاي أقول مش هتيجي بيقول ا ولكن معقوله هي ايه الهمزه اللي هي مكتوبه على على الالف طيب يبقى ازاي يبقى خلينا عند نقطه 28 29 عشان دايما باجي في ال... فلاسه المخرج الالاقي ايه فرت من الطالبات او ما يقولي يقول لي 28 وفرت قلت 29 هنقول 28 حرف ونحط علو عليهم الحروف المديه ده 30 وناس تقول لا ده 29 ونحط عليهم الحروف المديه يبقى ما اعرفش ايه ويقضي ايه الدنيا انت زي انت كده عامله دلوقتي انت فاهمه دلوقتي الحروف اللي انت محتاجة في التخرجك ايه مخارجها وصفاتها 29 حرف 29 حرف طالما قلت 29 حرف يبقى الحروف المنطوقه طالما قلت الحروف المنطوقه هي الحروف الهجائيه بتبتدي بالهمزه وتنتهي بالياء طيب ايه موضوع الحروف اللي هي ال 28 كل قلت 28 28 دي اللي هي اقصى الحروف العربية اللي هي حروف ايه ابج حط كلام نص نصافض الى ايه اخر الحروف الايه الابجديه الثمانية وعشرية تبقى الفرق بين الاثنين الهمزة مش موجودة في الحروف الابجبية لانها لم يكن لها صورة في خط العرب طيب متى وجدت الصورة؟ وجدت الصورة وجدها الخليل ابن احمد الفراهيدي لما جاب العين قعد يدور على اقرب مخرج للعين مع الهمزة اللي اخرج مخرج للهمزة وجد العين خد رأس العين وعملها هي الهمزة, رأس العين فقط هي الهمزة. حتى تلاقوا اي مخرج العين والهمزة الأوليه. همزن مخرج ع... العين آه... وهمز قريب لهم ايه في الحلق طبعا همزن هاون عين حق ولكن برض ايه قريبة او شبهة منه لحد الوقت هي مشكلة الاخت كانت بتقول تبليه مش عارف كانت تقول تبليه اللام لماذا مقررنا الالف مقررنا باللام ليه الالف اللي احنا بنقول اللي هو الالف العربي مقررنا باللام فين الالف حد يقول لما قل قاله اين الالف اللي هو بمتدقاء تمام تابع يا أختي لما أقول قا لا فين الألف هنا؟ أنا عندي قاف وعندي ألف وعندي لا صح؟ الألف اللي هو مدد قاف طيب اقرأ الألف لوحده كده أنا أقول قاف مفتوحة مظنومة مفصورة قاقي كو واجبها ساكنه أقا أو مشددة الحق واجبها كل حاج تاب الألف حد يقرأ الألف ويجيبه لمثلا متحرك مفتوح مرة ومفتح مرة ومفتح مرة وهكذا ما حد يعرف يجيب الألف أمر الألف نتيجي نتيجة الوحدة حد يجرى كده يقرأ الألف الوحدة من غير حرف قبله؟ غير ممكن، مش ممكن هات الألف الايه؟ صا الألف نقاطه ليه؟ الألف مدت الصا لأنا لا هزا الألف لوحدة هات أي حرف عربي كده؟ هات الزال؟ زا، هات الراء؟ را، هات الصا صا، الحرف موجود تباتي الألف لوحده؟ مش موجود هجيبه الزاي؟ الألف مش موجود أن الوقت الأول بل تميز أطلع على النص خلاص الأولان دي مش, نها... مش داعيك خلاص دي عامزة يبقى الألف لابد من ايه؟ الألف ما هي خصائص الألف؟ انتوا درست معايا تجريد قبل كده وعافين ان حروف الألف تكلمنا على المد ما هي الخصائص التي تميز حرف الألف؟ خذنا له خاصية مهمة جدا ان حرف الألف لا يأتي إلا ساكن وليلا يأتي قبله إلا مفتوح صح؟ كنا؟ في دارس المد قلنا ايه؟ أوه وننني ان من خصائص الالف انه يكون ساكن وما قبله مفتوح طيب هل يمكن يمكن ان هو حرف الالف ده يجي مضمون أو, أو, ما أو او مكسور او او او مفتوح متحرك لا لا ياتي الالف الا ساكن ولا ياتي ما قبله مفتوح لذلك كنا بنقول على الالف ايه حرف مد وليه كنا لما كنا من على الواو والياء ان الواو والياء الماديه ان تاتي ساكنه قبلها حركه لها الواو ساكنة وما قبلها ضم الياء ساكنة وما قبلها كس وعندما تأتي لينية تكون الواو والياء ساكنة وما قبلها فتح تبدي ينطبق على الالف؟ لا الالف له خصية لوحده بعيد عن الياء 29 شرح لوحده كذا هو لوحده والثمانية يعني شرح في حتى الهمزة اللي ما كنش لها صورة برضو أي ما ما لهش نفس الخصية هي خصية خصية الألف أنه لا يأتي الا ساكن وما ولا يأتي قبلها إلا مفتوح فهوا حرف مذوبي. طيب انا على الفم طل الألف لوحده استحال. لسه الاخت إلها دراتي مستحالة قراءة الألف لوحده. فهنا هنعمل ايه فلا بد إني عشان يقرأ لازم أجيب قبل ايه شيء حرف من الحروف. طب لأني نسأنا إيه ما؟ نسأنا إيه واحدة من الاخوات قالت إنها جيب قبل إيه؟ شئ حرف من الحروف. طب لأني نسأنا إيه ما؟ نسأنا إيه واحدة من الأخوات قالت إنها جيب قبل إيه؟ شئ حرف من الحروف. طب لأني نسأنا إيه ما؟ نسأنا إيه واحدة من الأخوات قالت إنها جيب قبل إيه؟ شئ حرف من الحروف. طب لأني نسأنا إيه ما؟ نسأنا إيه واحدة من الأخوات قالت إنها جيب قبل إيه؟ شئ حرف من الحروف. طب لأني نسأنا إيه ما نسأنا إيه واحدة من الأخوات قبل واحدة من الأخوات قالت إنها جيب قبل إيه شئ حرف ف يعني عشان نتواش عليكم المشوار العلماء قالهم خلاص ان لازم يتوجد حرف ثابت للالف يبقى ايه مقارن ليه عشان يبقى معروف ان الحرف ده هو الالف يبقى المعروف الحرف هو ده هو الالف فرجهم في الاول يعني قصة بسيطة كده اقرب لكم الدنيا شوية ان قلم التعريف حد يفكر ايه خصائص لم التعريف خدنا لم التعريف مع بعض خصائص لم التعريف ان تاتي ساكنة وما قبلها همزة وصف صح ساكنة لابد أن تأتي ساكنة وما قبلها همزة وصف لو جات اللام ساكنة رأس قبلها همزة وصف ما بي... ما... ما أصبحت لام تعريف طبعا مية تعريف هي, سا... هي أصلا مية زائدة وتدخل على الأسنان وكل الخصائص دي ولكن هي هنا إن هي تكون ساكنة وما قبلها همزة وصف لما كانت لام التعريف ساكنة لوحدة كانت العرب لا تبدأ بساكن ازاي تبدأ بساكن قالوا خلاص نجيب ايه؟ همزة الوصل همزة الوصل هتتحط على إيه جابوا لها الألف كرسي لها فأصبحت همزة الوصل موجودة هنروح نقول ألف ولا نقول يسبقها همزة, الوصف. همزة, الوصف. إيه همزة على إيه على الألف اللي خدم اللام هنا من اللي خدم لنا التعريف الألف تمام همزة الوصل يقتبها لت إيه للتواصل للساكن لما بها وهي على الألف فلما كانت الالف جاءت خدمت لام التعريف حتى يستطيع توصل للساكن تمام؟ عمل ايه؟ يبقى اصبحت لام التعريف دي ان هي إيه؟ احق الحروف ان هي اللي تروح تخدم الالف وتبقى ايه؟ قبله من الحروف اقول ايه؟ لام الالف يبقى ناخد الحتة دي تاني لام التعريف لابد ان هي كانت تأتي لام التعريف ساكن طب عشان ابتدي بها لازم اجيب قبلها همزة وصل عشان اقدر اتوصل لها للام التعريف الساكن لان المستحالة اقدر هبتدي اجتاك طب همزة الوصل تقلل رسمت على ايه؟ رسمت على الالف على الالف اللي احنا عارفين يبقى هنا مين اللي خدم لام التعريف؟ الالف يبقى ما يجي الالف لوحده عايد خد حرف ثابت معاه كل متفق عليه مش كل حد يجيب حرفه معيني لأ حرفه ثابت كل متفق عليه فجابوا العلماء اللام اللي هي لام التعريف اللي كانت ساكنة وخلوها ايه؟ لام ألف خلوها لام ألف يبقى ديني الألف اللي إحنا اللي هي موجودة عندنا في حروفنا الجاية هي فين حدش يقول لي اللي هي ألف با تاء اللي هي أول الحروف لا دي الهمزة ومخرجها فين طبعا معروف أن الألف اللي هي الألف بتاعتنا اللي هي بتلحق اللي هي اللي هي الألف الممدودة اللي هي خصائص معينة اللي هي الساكنة ومقابلة مفتوح هي فين؟ هي لام ألف تب اللام دي ايه؟ بل اللام دي نتوصل بها للساكن زي ما كانت لم التعريف ساكنة وتوصلنا لها بهمزة الوصل للمجتمع الألف برضو جات اللام عكست مع مع, مع الألف وأصبحنا نتوصل لها للساكن لا انت بتعرفها بتقولي لم ألف لا بتقولي ميم نون ها وو لم ألف يا بتقولش لا هل انت بتكترؤي حروف الهجائية بتقولي ايه ميم نون ها وو لا يال يال لا بتقولي وو لام ألف افتكروا كده مثلاً لام ألف بس اه اه كتير من كتاب يعني ايه ما عليش بجيب لم ألف دي رايحوض ما هم ايه وخلاص هم مش عارفين يا ايه يعني لقنا كتب كتاب مش بكتب صه لم ألف دي لكن انا لم اتقل لام الف بس اما انا طبيعها تبقي لام اللي هي اللام وتحمل الالف فاصبح الالف ساكن عشان اتوصل للساكن ده اجيب قبل الام ما جيبش اي حرف تاني وضحت النقطة دي ولا اقولها تاني من الالف هي الالف المادية ما الالف هي الالف المادية الالف المادية لها خاصية ان هي ساكنة وما قبلها فت حنقمنا مخرجها من مين؟ الالف المديا لها مخرج. لا المخرج الايه؟ إيه؟ الجو. تمام؟ لكن هي موجودة مش موجودة. المدقول صا صا خاء. الألف موجودة ولا مش موجودة. موجود. يبقى أنا عندي نرجع بقى الحروف بتاعتنا اللي إحنا المفروض هنستخرج اللي إيه نخرج اللي هي أول ال ال الهمزة تنتهي بلياء. ألف تا تا تبلي بنقول ألف تسهيلًا فقط. ولكن ليست الالف اللي هي نهاية. اللي هي الألف المادية في الحروف اللي هي اللي هي لام ألف اللي هي إيه لام وضحت طيب يعني في في آه تيجي الترائية تقولي لام ألف ولكن تكتب لا لام وعليها الالف لكن لما تيجي الترائية ممطوقة تقولي لام ألف لام وعليها الالف كيف هتقولي ألف لواحده؟ هتقولي إزاي؟ تقولي ألف؟ زي كذا أصبح حرف إيه؟ م ما شوف حرف لو كتبت ألف؟ لأه عايزين حرف مرسوم؟ اللي أنت ترسمه في اللي في الكتاب اللي هو ألف؟ طيب أنت تقرأينه زي من لام ألف؟ لام ألف اللي هو إيه؟ أنا عايز توصل للآية فجبت لها لام عشان توصل زي التعرف بالضبط؟ القرآن؟ طيب حوش حوش كذا؟ الالف اللي القرآن؟ قال لنا القرآن هتبتدي باللمسة كما تعرفي يبقى لازم تجيب اللام التعريف ايه؟ همسة الواصل همسة الواصل هي مرسومة على ألف حتى السلتمان حتى لا تلتمس معنى يبقى لنا عندي نقطتين منهم مين؟ الهمزة واللم ألف ننتبه بلنهم بقى كويس لام ألف يا طرق حرفين ولا حرف واحد؟ حد يجوابني بلا حد فيهم لام ألف دي يا تعتبر حرفين ولا حرف واحد؟ ايوه حرفه واحد اللي هو ايه؟ الالف ما هي خصائص الألف؟ الخصائص الألف عن بقية الحروف جميعها هو لا يأتي إلا ساكن وما قبله إلا مفتوح. بقية الحروف، بقية الحروف تأتي ساكنة، تأتي متحركة بالحركات الثلاثة، وتأتي مشددة إلا الألف لا يكون إلا ساكن وما قبله لا يأتي إلا مفتوح. بقية الحروف المادية كذلک تأتي ساكنة قبلها حرف من جنس لا أو أ أو مفتوح. واضح الحب كده؟ حتى اللي كان في بيت الطيب في المنظومة علم المفيد في تجود إيه؟ فمن يكون عن ألف قد سؤلة؟ فمن يكون عن ألف قد سؤلة؟ بأن يبين لفظها يقول لم ألف. دليلي دليله هو بالدليل في كل شيء. قال الإيمان الطيب حم الله في منظومة المفيد في علم ايه فمن يكون عن ألف قد سؤلة؟ بأن يبين لفظها يقول لم ألف وضحة النقطة دي حد يكتب البيت لو عزينا وطبعا إيه يعني الدكتورة, م... الدكتورة ميسون التعدي الشريحة موجودة إن شاء الله هتقى يعني ممكن تلخص لكم الكلام ده كله في شريحة واحدة إن شاء الله وبرضو الإمام بالنسبة للحروف الهجائية عشان ندخل في درسنا الحروف الهجائية برضو فيها كلام بنقول إيه قال الإمام الطيب الشهيد بتاع إيه وعدة الحروف للهجائي 29 بلم ترائي وعدة الحروف للهجاء 29 بالامتراء أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا يعني احنا نحن نعمل قرارنا نقول الألف لا، هم العروف نفسهم قالوا إيه؟ ولكن سميت بإيه؟ بألف مجازا اولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا الصورت بها في الابتداء الصورت بها في الابتداء حتماً بالواو والياء وألف تمام؟ ودون صورة يعني الهمزة ممكن تيجي على ألف تيجي على واو تيجي على ياء تيجي بدون الصورة اللي منقول تيجي على نبرة خلاص امودح يا جماعة طيب تعرفتني الألف خلاص قلنا فمن يكن عن ألف قد سؤالة بأن يبين لفظها يقول ايه هنا نقول ايه لام ألف طيب. والالف المد الذي ينشأ من اجراءه فتحة خط خط كمان عندي دي عشان ما عادش حد يكلمنا عن موضوع الالف ده خالص عشان دايما أنا بعد فترة بلاقي ايه حروف الهجاء 22 29 واحده قلت 22 29 ولا دي عارفه هي 22 ليه ولا دي 29 لا بخبطه كده وخلاص تمام طيب والالف المد الذي ينشأ من اجراءه فتحة المد الالف عفوا الالف هو المد الذي ينشأ من اجراءه فتحة هتجيب الحق وانت اجباعي فتحة بتحق حق هتجيب الحق خا ادي المد وضي حت انا عندي ايه عندي الالف المد الذي ينشأه من اجباعي فتحتين وعندي طبعا فمن يكون عن الف قد سئله بان يبين رفزها يقول ايه يقول لام الف ونكتبهاش لام لام الف لا لا ولكن انت تنطقيها ايه لام الف يبقى انا كده حطيتهم وطوطين مهم جدا الهمزة واللام الالف يبقى انا عندي حروف الهجاء اللام هتعامل معهم كم حرف 29 حرف بس راحلة تجي تقولي 28 28 دي اختي مش حروف الهجاء ولكن الحروف الابجادية ابج هود حطي, حطي كلام اللي هي الحروف العربية طب اللام ليه ما كم حرف 29 لان كانت الهمزة منطقة عندهم ولكن لم يكن لها صورة طب متوجهه تصوره او جابها الامام الامام احمد بن الحرايب قال ايه ان هو اتى بالعين لانها اقرب للهمزة في النطق واخذ الايراث العين وخلاها هي الهمزة وبدات ترسم على الايه الهمزه على الالف وعلى الواو وعلى الياء وهكذا وضح النقطتين دول يبقى انا عندي الحروف اللي هتشتغل عليها 29 حرف تبتدي بالهمزة وتنتهي بالياء وما ننسى ان الالف هي لام ألف وليس تحطون ولكنها حط واحد وانما قد جاءت باللام للتوصل للساكن بتاع الالف كما جئنا بالالف قبل ذلك لتوصل للام التعريف للساكنة قبل ذلك واضح الان حد عايزني عايز حاجة في الحروف الابجادية ديا والهجائية قبل ما انتقل الدروس, الدروس بتاعتنا طيب ندخل يعني يبقى احنا كده عرفنا انا معي ادوات الادوات ايه انا معي موطيقة عز نشتغل عليه حروف ومخارج طب والحروف عارفناه اللي هم كام 20 حرف تمان طب, طب اولا الحرف بعده انا عندي 29 حرف ايه هو الحرف اصلا عايزين نعرف ايه هو الحرف الحرف هو عباره عن صوت هنسيب الشريحة دي شوية لحد ما اقولوكم ان شاء الله نغيرها ازا الحرف ده عباره عن صوت اه اللي اهلاء القلم لان نشتغل مسلا على الهام مفتوحة A E O طب الب B B B طب ايه هو الحرف هو عن صوت خارج من الايه من الفم منين ده كل حرف له مكان معين يخرج منه يبقى ما هو الحرف الحرف هو عبارة عن صوت اولا قبل اي حاجة خالص يبقى الحرف هو عن صوت طيب الصوت ده بينتقل عن طريق الهواء طيب كيف نحدث الصوت مع الهواء بيطلعوننا الحرف اول حاجه الصوت هو عبارة عن ايه تخلخل او اهتزاز في طبقات الهواء تخلخل او اهتزاز في طبقات الهواء طيب طب مثلا اهتزاز بسمع صوت بلاش على الحرف انا بتكلم على حصل اي اهتزاز في اي حاجة سمعت صوت قفلت الشباك قفلت باب زيي اعمل بتسمع صوت معين كسرت حاجه بتسمعها صوت معين ايه ايه مزعع مثلا ورقه بتسمعها صوت معين ابعدت عن حاجه بتسمع صوت ميه يبقى هو الصوت هو تخلخل او اهتزاز طبقات الهواء وتدركه الاذن البشري تسمعه تمام طيب يبقى إن يبقى انا عندي دلوقتي حاجتين ان الصوت ان الصوت ناتج عن نتيجة اهتزاز او تخلخل في طبقات الهواء تدركه الاذن البشري يبقى انا عندي دلوقتي ايه اللي هي اللي هيخلينا نسمع الصوت طيب ايه هو بالنسبة للصوت عموما الصوت انا عرفت ان الحرف عبارة عن صوت طب ايه هو الصوت؟ الصوت هو عبارة عن تخلفه او هجاز طبقات الهواء تخلفه تدركه،, تدركه الاذن البشرين طب ازاي اسمع الحروف او اسمع بلاش الحروف اسمع الاصوات عن طريقة تصدم شئ بشئ حاجة،, حاجة صدمت فيه حاجة اتنين حفتين خبطوا ببعض او حفتين تبعد عن بعض او حاجة بتاعتي ورقة بتاعتي قماشة او جسم تز زي الأوتار الموسيقية مثلاً أو الأوتار ال ااا إذا الأوتار الآيات الموسيقية احتكاد جسم في جسم بجسم يحصل إيه الصوت ده في الطبيعة بس بالنسبة لل لل ده بالنسبة للجهاز النطقة عندنا ازاي بيحصل الصوت باللي احنا قلنا على دوام ازاي حاجة هتهز او حاجة ها هتتصدم ببعضها دايما بنقول للحرف عبارة عن إيه حاجة مع حاجة طرف الإنسان مع اللثة أصول السنة العليا مع طرف اللي سيد. عندي حبتين دائما بـ بي بيشتغلوا مع بعض. دائما عندي حبتين عضوين بيشتغلوا مع بعض. يبقى أنا ما جيت كل مع الحرف خلاص صار يطلع الحرف عبارة عن صوت. وهي من منطقة معينة نتيجة احتكاك عضوين في بعض. نتيجة احتكاك عضوين في بعض. يبقى أنا عندي الحرف هو صوت. خل بالكوا بقى إحنا قلنا الح عن صوت. تبسطته عبر عن ايه? عن, عن, عن تخلف أو طبقات الهواء. تخلخل تدركه الأذن ممكن يحصل هذة بس انت ما محصرش صوت لكن بيحصل يحصر صوت نتيجة ايه تخلخل او اهتزاز ايه في طبقات الهواء نتيجة ايه تدركه الأذن بشري نتيجة ايه تساطن جسم بجسم تابعه جسم عن جسم تمزيق ورقة أو, او شيء او كرع زي من الاخت بتقول او اهتزاز اوتر او اوتر أو ال الموسيقية مثلا بيحصل يكون ده يبقى اهتزاز جسم اه جسم بجسم كل الديان بيحصل ايه؟ لابد حكين اتنين يستاكل بعض طيب بالنسبة للعضو البشري بالنسبة للجهاز اللي, اللي عندنا إيه إيه يحدث إيه كيف تحدث الأصور من خلق بقى الايه؟ طيب بتاعي ازاي هيطلع الأصور ده؟ محمل بالمخرج الحرف اللي احنا عايزينه نتيجة تصادم ايه؟ عضو في عضو وبالقوش بقى يحكي الجسم الجسم عندنا عضاء ايه؟ عضاء الايه؟ النطق عند الانسان عضاء النطق عند اليسان طبعا بنقول اليسان بس الليسان اللي واحده مش هينطق لا ده اللسان لوحده مش هيعمل اي حاجه ولكن هم هو عضو هيعملوا هيعملوا احتكاك في بعض او يعملوا تباعد في بعض المهم هي لابد من وجود عضوين يعملوا ايه يخرجوا هذا الايه للحرف يبقى هو الحرف هو صوت واحده تقول لي صوت ايه قلت له ما انا قلت لك ان الصوت قبل كده هو عبارة عن ايه طيب هو صوت يعتمد على نقطه او مخرج محقق او مقدر تمام يبقى أنا عندي الحرف هو عبارة عن صوت يعتمد على مخرج أو مقطع محقق أو مقدر طب ليه بنقول مقطع وليه بنقول محاقص ومقدر بنقول ايه حاجات جديدة المقطع يعني هو الصوت ده بي بي, بي بيقطع مسافة عشان يخرج لنا الحرف طيب محقق أو مقدر محقق له مثال انت عارف هيطلع من حتة نهي في اللسان او الشفتين او الحلق او كلا تم مقدر ليس له مكان مش ادات ما يجينا كان هو فيه ولكن هو طلع تمام طيب ازاي بيحصل كيفيه حدوث حدوث الحروف إيه يعني إيه في الجاز بقى يعني بقى عندي انا عندي خلاص عرفنا الحرف وعرفنا ان هو لابد من ايه تصادم عدوين الحرف او تباعده عشان يطلع اي هذا الحرف اللي هو عباره عن الصوت طب يبقى الصوت هو عباره عن ايه اهتزاز او تخالف في طبقات الايه هواء هتطلع معاها الحرف اللي انت خرجتين نتيجة ايه احتكاك عضوية النطق ببعض سواء احتكاك او تباعد يبقى انا عندي عضوية النطق لازم يكونوا ايه مع بعض طيب نروح كده للشراحة بتاعتنا يبقى الحرف لغة هو الطرف حاجة ايه على حافة الحاجة الطرف يبقى الحرف هو اللي هيخاص هيجي على طرف الثاني يبقى الحرف لغة هو ايه الطرف طب الصراحا صوت اعتمد على مخرج محقق او مقدر صوت اعتمد يبقى يبقى الحرفه طول اول الحرف ما الحرف اعرف ان هو ايه صوت صوته اعتمد على مخرج محقق او مقدر ماشي طيب المخرج المحقق هو ايه هو الذي يعتمد على جزء معين من اجزاء الفم كالخلقي او اللسان انت عارفه مكانه فين بالظبط يبقى انت عارف المخرج ده فين بالنسبة للمخرج إيه المقدر هو الذي لا يعتمد على شيء هو انت مش هو خارج ولكن انت مش عارفه هو فين طب ازاي تقدرت على طلع الحرف المخرج انا عايز اعرف المخرج ده طلعه ازاي ممتاز الثهول هاتي الحرف مثلا مثل الصاب وهاتي قبلها ايه همزة ساكن هاتي قبلها همزة ساكن بلاس ساكنة ليه همزة مفتوحة مفتوحة وخليه الحرف الصاب ساكن تقول ايه اص اص يبقى انت كده عرفت توصلي للحرف اللي الفاء أخ... أخ... أي اي حرف انتهيت به كان الحرف واتي همزه تمام يبقى معرفة مخرج الحرف انت مش عايز مش ولكن انت تج... تجيبيه ب... ان تنطق به ساكنا او مشددا ثم تدخل عليه همزة الوصل محركه باي حرفه ثاني في حيث قطع الصوت فهو مخرج الايه مخرجه المحقق للسان لو قلت ها خ وجيت قبلها همزه اخ الخطه دي بتاعت حرف اس اس اش هتقدري باستوره ان انت تميزي تميزي هياكل طيب بالنسبه للحروف بقى انا عندي خلاص هو ايه الحرف ايه انواع الحروف احنا بنتكلم الحرف اما اما الحرف اما او ياتي وين حرف المد ان يأتي من دود او حرف لاء طب الحرف الساكن مفيش كلمه لو الشريحة غلطت الاخوات لو هيغيروا الشريحه خليني ارجع الاخوات يبقوا معايا في اللي هم معايا في الشرح هنبتدي نمشي ايه تبعن طيب ماشي اهو خليكم ماشيين بقى معايا تبعن عشان من الاخوات يبقوا يلاحظون معايا الايه الشريحة يبقى تعريف الحرف كمان مرة عشان تثبت لي الكلام صوت اعتمد على مخرج محقق او مقدر صوت اعتمد على مخرج المحقق انت مثلا هتقولي الدال اد زي ما في الشريحه انا دلوقتي انت جبت طرف اللسان مع المحاذي من الحنك الاعلى يبقى انا عندي عضوان ح ا عضوان النط ايه التقى مع بعض حصل بينهم تصادم فخرج ايه الايه الحرف اد اد د دي دو يبقى انا كده عندي الايه المخرج هنا ايه محقق محقق يعني إيه؟ أنت لمساها طيب لو أن نجيب مثلا آلف نقول إيه؟ دا هنمدي الآلف بقى يعني بلاش دا قا يبقى أنت فين الحرف أنت جبت قا وبعدين مديتي يعني الآلف ملوش إيه؟ أي إيه؟ ملوش أي مخرج ده هو خارج من اللين من الجوف ملوش أي مكان يبقى لإيه؟ الحرف هو صوت وعتمد على مخرج محقق أو مقبل طيب يعني إيه صوت؟ عشان بعمني عشان نخلي بالنا من نقط يعني إيه صوت إن هو إيه؟ لسه معرفون دلوقتي ان الصوت هو عبارة عن تخلخل او اهتزاز في طبقات الهواء تجربه الاظن البشرية وان الصوت بيجي ان يتيجي التصادم حكتين في بعض عضوان في بعض لو خارج الجهاز النقطة بتاع الانسان اي عضوان اي جسمين بيصطدم بعض بيفرض منهم صوت لكن مع عض مع... مع جهاز النطق في الإنسان او معانا يبقى هو ايه مع عضوي النطق يبقى لازم يبقى عنده عضوين منهم ينفع اقول الدال من طرف اللسان فقط من غير ما يعتمد على الحنك الاعلى هتطلع إزاي؟ ما لهاش ما تطلعش ينفع اقول انا هطلع الدال من لساني وسكت؟ يعني إيه تطلع الدال من لساني واستنى ما ما يطلعش لساني ما معايا اي شيء خالص تمام يبقى الحرف هو صوت تعتمد على مخرج محقق او مقدر وان المحقق ان هو انت لمسال انت تعرفي المخرجين المقدر ليس له ايه مكان نعم الحروف الجوفيه كلها ايه مقدر طيب نروح لا, لا لا المحقق هو الذي خرج نتيجة تصادم عضوي الحرف الوقت من تكتب تكتب غلط المقدر نعم المقدر خرج لا المقدر ليس له المقدر ليس له مخرج أن المحقق أنت غير بقى المحقق ولازى خلاص نتيجة تصادم، تمام؟ المحقق ولازى نتيجة تصادم عضو الحرف، لكن عضو النطق ولكن المقدر ليس له أي مخرج، ليس له مكان، تمام؟ طيب، إحنا اتفقنا الحروف عندنا إما ساكنة أو متحرك، إما ساكنة أو متحرك أو عندنا حروف نطقية أو نميه. فبنأخذ والمتحركات اللي احنا بنتكلم عليها طبعا المتحركات عبارة عن ايه مفتوحه او مقصوره او مضمومه طب الحرف الساكن يخرج بالتصادم بينه الطرفين عطره النطق انت هتعمل تصادم هطلع ايه الحرف الساكن ام ام الاخت اللي بتستعمل تقول ما الفرق بين الصوت والنفس احنا لسه بنقول احنا الحروف دي هل ساكنة فين وبعدين نرجع نقول الصوت والنفس ماكلمناش عليهم دلوقتي ولكن ده هناك بعد ما خالص كل الايه نخارج نتكلم على الصوت والنفس ونتكلم عنهم تمام لان الصوت والنفس ده مسحق مع المح... الصفات ان شاء الله ان دلوقتي لسه بعرف المخ هو الحرف ده فيه. ساكن ساكن في بعد كده نعرف هنتعرف على الصفات ان شاء الله طيب يبقى الحرف الساكن ازاي بيحصل يعني تيجي تصادم ايه اعضاء الفرج النون بتخرج من طرف اللسان مثلا ما ما حزام الحركة الآن؟ لازم تعملي تصادم بينهم. أم أم أم أم أق, أق أق حصل إيه تصادم؟ ف حصل تصادم. طيب الحرف المتحرك لابد من الحرف المتحرك يحصل بينه تباعد. إذا خلي بالنا من نقطة دي. يبقى الحرف الساكن قبله منروح اللي بعدها الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو الإ نقطه. الميم تخرج بتصادم من الشفتين أما الحرف المتحرك بيخرج بايه بالتباعد الشريحه الثانيه جت لنا يبقى الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطقه هنقول الميم نفتحه نقول ما بتجيب المخرج وتفتحي مي مي بتجيب المخرج مو مو بتجيب المخرج يبقى لو خلينا نفسها اكتبلنا مع الميم الرحيم بجيب ميم الرحيم ميم سكن، لكن هتفتحي مالك ما ما بتفتحي الفم يبقى الحرف الساكن يأتي اي حرف ساكن يأتي به الحرف الساكن يأتي بتصادم عضوي النطق اما حرف ال متأخر حرف المحرف يأتي به بتباعد بين عضوي النطق ورح نوطيه. ما مي مو خلاتم قول أمر الرح الرحمن الرحيم تقف على مي متاكنة بقى بضغط على ايه عضوى النطق لكن نا ني ما مي مو بعمل تبع دي بقدر بين حرف الساكن الحرف المتحارف و النطف بقى جيبهم ازاي واحد بالتصادم واحد بالتباعد وضحت ده بنسبة لحرف استاكن بنسبة لحرف المتحارف طيب بالنسبة للحروف بقى المادية طبعا الحروف المتحركة لو احنا تكلمنا فيها هنلاقيه كم حرف الحروف المتحركة هيبقى معنا ثلاث انواع مفتوحة ومضمومة ومقصورة بس قبل ما نروح للتفصيل هنقول برضو عشان قبل ما نسيبها طيب حرف المد وحرف اللين طيب احنا عارفنا الحرف المحرك بجزاك والحرف الا افتاكي بجزاك طيب حرف المد وحرف اللين حرف, حرف المد وحرف اللين نحن تفاينا إن حرف الند ليس لو إيه مخرج هو مخرجه مقدر تبيات الل يخرج يخرج الحرف الند وحرف الل بازاد الأوتار الصوتية في الحنجرة يخرج فيه بازاد في الحنجرة هنا حرف المد يخرج طب بيخرج من هنا ب بأبل ما فيش ده وبأبل تلوث إيه, مفيش ال ايه كله يخرج منه ما فيش لو مخرج ولكن بيخرج منين بتصادم يأخذ بالإهتزاز الأوطار الصوتية من الحنجام ويصحب طبعا ذلك ايه في انفتاح للفم في الألف ويكون اللسان في وضع الروحة يطلق قال لا مش ايه الألف مش ايه اللسان مش مستعلى فوق شكل اللسان بس انت بتجيب الألف المادية تنتبه منه شكل اللسان بيبقى مستفل قال قاقه ويعني ايه في وضع الروحة يعني ما ايه مفيش تقعير ولا في اي حاجة ولكن تبقى مستعليها بالالف مع الحرف المفخم اللي كان لو قبليه حرف مفخم بتبقى مستفرع لو وقبليه حرف ايه زي كان خلاف مول قال قال خلاف مول كان, كان كان كان طبعا الالف تبع لما قبلها يبقى حرف الماء حرف المد تخرج بإتزاز الاوطار الصوتية في الحنجرة ويصاحب ذلك المستحل الفن في الالف ويكون اللسان في وضع الراح ده بالنسبة للالف ده بالنسبة للواو بيحصل ايه بشكل اللسان او شكل الايه بيحصل بيحصل ان انا عندي الشرحة اللي بعدها بتاعت الواو طيب ايه حقق اللي هو بالنسبة للواو انده اتصابق بين المخرج الواو والياء والالف المادية واليمين تخرج الواو بين ضمام الشفتين ماشي وكمان مع ارتفاع اللسان هل تفتعلق لا؟, لا بس انت تعال قولي الواو كده و و كيس لسانك من ايه من اعلى شواه ولكن ليس فيه ايه استعلاء ولا ايه ولا ايه ولا تضخيم ولا شيء ولكن ده بيبقى شكل لسان فقط طبعا بيخرج داخل من الاوتار الصوتيه بفيز بكتيز الاوتار الصوتيه تخرج من قال ايه الجوف على ايه ال... طبعا هنا في الجوف والحلقه بعدين في تخرج بايه بضم الشفتين تمام دايمًا يفضل للواو طب بالنسبة ليا، زيها برضو، ولكن بإستفال آه، بإستفال الفك ليس بفتح الفم، ولكن آه، ب بإستفال الفك أثر ماليات مادية وبيكون لسان فاضي برضو الراحة لو احنا نجيب آه اليا. يبتاع تخرج الواو بين ضوام الشفتين مع ارتفاع أكثر لسان، وليس لا وليس أكثر لسان هنا أي دور مع اليا لا أو آه أو أو, أو, أو, أو طب بالنسبة للياء نفس برضه من الاحبال الصوتية زي ما هي موجودة هنا باهتزاز الاحبال الصوتية ومع ارتفاع وسط اللسان قليلا الياء لو انت فاكرين ان شاء الله لما نيجي ناخد المخارج ال من حروف الايه والوسط ج الشين هي الياء اللي هي مخرجه لاء ويكون الفك فيه انخفاض نازل لتحت عشان يجيب الكسره انت طبعا عارفين الايه الياء سواء من دي او منيه بتاخد ايه كسره الفك الايه الاسفل عشان يكون فيه الكسره إن هي نطق ويا يقولك إلز الابد من يجي التأثر بالسطح تحت عشان تجيب التأثره ال ال الخارجي اللي بنفترسه. لبعد بننزل فوق ونكتب الحرف الحروف الحرف العربية والحروف اللي عندنا إن ساكنة أو متحرك. وإنه متحرك وإنه متحرك بالحركات الثلاث فتح ضم مكاس ساكنة يكون بتصادم أضواء نقطة المتحركة سواء بالحركات الثلاث تكون بتباعد بين أضواء نقطة. بالنسبة للحروف الماديه والننيه مخرجها هو عبارة عن اهتزاز في الاوتار الصوتية ويخرج الايه الحروف الماديه ليس لها مخرج ولكن تخرج من الجوف الى التجويف الفمي وكل حرف له شكله مع الشفتين الالف هي يخرج بفتح الفم وشفتين لاعلى الياء او بارتفاع الفك الاسفل ال الواو تخرج بضم الشفتين جب ننزل لين الحروف اللي إحنا هنشنا يعني أنا الأدوات اللي معي قبل ما نقسم الضوء هالداس أنا الأدوات دي لازم أفهمها لازم أتعرف عليها أولاً يبان بتعرف على عضوين نص أهم وبعد أتعرف الحروف اللي إحنا هطلع مخرجها إيه بقى إذا كدا طلع مخرج الحرف وإني مش عارف عن حرف طيب الحروف هل الحروف نجائية لا تقسيمات؟ هل هي الحروف نجائية هي اللي إحنا قلنا عليها بس خاص هل يبدأ تائف تائف وهم التسعة عشر حق لهم أن ولا في حروف ثانية لها أنواع أقسم ثانية في في حروف أصلية نجائية أصلية حروف نجائية فرعية خلي بالكم من ديه حروف أصلية وحروف فرعية ايه الحروف الأصلية لها الشريحة الآن مربودة؟ أخوات أنتج الحروف الأصلية تسعة وعشرين حرف اللي إحنا قلنا عليهم حتى على المشهور على المشهور ليش بفصله دائماً من إيه بين الإيه حرف نج إيه حرف الأبجدية. إذا تسعة وعشرين حرف أولها ألف وأخرها الياء أولها ألف وأخرها الياء إما تسعة وعشرين حرف وين نبهنا إسم الهمزة هي الألف الأولى نجازن. إذا نقول إن الألف هي عبارة عن الهمزة كان عليها الألف إيه نجازن. أما الألف هو هي لام ألف منسش المعلومة دي. تمام طيب بالنسبه للحروف الأصلية هي 29 حرف على المشروع طبعا 29 حروف الحروف الهجائية وقلنا نفرق بين الحروف الهجائية والحروف الابجديه ورس يعني بعد كده دكتوره لويه تبقى بتبقى تعملين شريحه للفرق بين الحروف الهجائية اللي هي 29 ونكتبه من اول الهمزه لحد الياء اليا وبين الحروف الابجديه اللي هي 28 هي ابرج هواء خط كلام اللي احنا عارفينها اللي موجودين مع الاخوات عشان ما حد يتلخبط في ايه هذه النقطه طيب يبقى الحروف الهجائية عباره عن عن التصميم ناخد الحروف الهجائية عبارة عن قسمين القسم الاولاني اللي هي ال29 حرف اللي احنا عارفينه اللي احنا خلاص عرفناهم ما عندناش نلعب فيهم القسم الثاني اللي هي حروف الحروف الفرعية يعني ايه حرف فرعي يعني هو حرف زي ايه هو هو حرف مثلا زي الهمزه او زي قاف او زي الصاد ولكن بيخرج من مخرجين او بيبقى حرف عبارة عن ايه حرفين مع بعض بنقول عليه حرف هجائي ولكن مخلوط بحرف تاني طب لو مخرج ما هو مخرج برضو مخلوق مخرجين مع بعض طيب نعرفها ازاي هنقولها على الاجمال الاول بعدين افصلهم أحصل معاكوا تاني الحروف الفرعية هي التي تخرج من مخرجين او تتردد بين حرفين او صفاتين زي ايه الهمزة المسهله الالف الممال الصاد المشمة الياء المشمه الالف المفخمه اللام المفخمه النون المستفله دي كلها هي حروف ايه فرعية يبقى الحروف اللي هيجئية الأصلية اللي إحنا كنا والحروف اللي هيجئية الفرعية اللي هي معانا دي نخ نخب بنمذ الحروف الفرعية أولها الهمزة المسهل طبعا إيه إيه أغلبكم ورشيات فاهمين يعني ايه همزة مسهلة والحرف طبعا عندهم كلمة واحدة بس إيه مسهلة لكلمة هي كلمة آه هي أطلع آه في من القراء بيسهلها ومن بيحققه ومن بقرأ اعجمي من غير همزة ايه استفهام تاني خالص. طيب الهمزة الثانية ديم لعمد المنسهلها قول إيه قول اها جميل. ترى كده همزة مسهل. الهمزة إيه همزة مسهلة ديم. جمال وشيت هي عبارة عن خليط بين الهمزة وبين الالف. لا هي همزة ولا هي الف من وش اها جميل. من جد هشة. ليست لا هي همزة مسهلة هي إيه؟ هي هم هي هي حرف حرف فرعي حرف فرعي يعني إيه يعني بواحده ولكن هو اتى بين مخرج الهمزه ومخرج الالف هو المخرج المد ده ايه اعن جميع هل هي دي همزه لا هل هي الف لا امال هي ايه همزه سهله يعني ايه همزة مسهلة؟ يعني هي همزة بين إيه؟ لو هي طبعا الهمزه مفتوحه هتبقى همزه بين الهمزه وبين الالف. لو هي مكسوره الهمزه هتبقى بين زي ائنك ائنك بين الهمزة وبين الياء ولو الهمزه مزدوومه هتبقى بين الهمزه وبين مخرج الواو واللي هو اهندله اه اهندله اه انا بجيب ضم او بجيب ايه جزء من من مخرج الواو وجزء من الهمزه ليست همزه صافية وليست ايه صافية ولكن هي حرف فرعي بين الهمزه وبين ايه الحرف الذي يليه او الحروف المتجانسه ني يبقى انا عندي الحرف الفرعي عباره عن حرف له مخرجين أو يتربط برشحتين أو يتربط بالصفتين. شو معنى صفتين دي؟ حنقولها دلوقتي. طيب على عرفنا خلاص ليس لا مخرج لوحده ولكن تات بين الهمز وبين الألف أو بين الهمز وبين الياء أو بين الهمز وبين الواو زي آ جميل آ ناتة آ طيب بالنسبة للحرف الحرف الثاني اللي اللي هي الألف الممالة. الألف الممالة دي. طبعاً إيه؟ ليس عند حصر جمال حصات إلا الألف إيه؟ واحدة لها مجريها مجريها يعني بتقولك إيه؟ بتقول ميل الألف من ميل الألف أقرب للياء ومن ميل الفتحة أقرب للكات يا ترى بقى هي ألف ولا ياء؟ ولا هي فتحة ولا هي كات؟ هي قرائب هي إيه؟ من دعلاد مجريها وللجماعة الأخوات التانيين اللي هم سواء بيجوبوا للإمارة الصغرى أو الكبرى انيقول مثلا ال هو دي, دي طب دي فتح ولا ولا كف لا دي ولد هي هي, هي هي حركة بين الاثنين مو س س هي فتح ولا كف بين الاثنين هي الف ولا يا بين الاثنين لذا دي ليس مخرج إيه ثابت ولكن مخرج إيه فرعي عفا لايش حرف ثابت ولكن ايه حرف فرعي وضحت اخواتي اللي في الزوم طيب ما في ما فيش كلام نتوقف لحد الاخوات اللي في الزوم يرجعوا ثاني وفي اشكاليه ما, ما في اشكاليه ان شاء الله يبقى الاخوات لو في عندكم اي سؤال دقائق كده عما غرفة الزوم تفتح ثاني حاضر الاخت اللي بتقول ما اتسرعش والله حاضر والله بحاول نسرع نسرعش حاضر فتحت نستني نستني يا اخواتي تمام يبقى انا عندي الالف المماله هي بين ايه بين حرفين او بين ايه حركتين اذا كان نقول الفتحة نعملها ايه الى الايه الى التاميل الى الكس والالف تميل الى الياء ليست الف خالصة وليست ياء خالصة تمام نرى ماجي ها هل هي الف خالصة؟ لا هي ياء خالصة؟ لا مو س هل هي ا خالصا لا هي ياء خالصا لا يبقى الالف الحرف الثاني الفرعي هو الالف الممالة لان لها ايه مخرجين او تردد من ايه حرفين تمام فبناخد الايه الحرف الايه الفرعي الثاني الصاد الصاد ايه المسمى في ايه أزرق اصدق طب طبعا على قراءه الامام حمزة او ايضا خلف عن حمزة بيقرأ الصاد عبارة عن الصاد مشمه مش زي تقرأي انا اقرأها ازاي صاد أسراط ولا أزراط اجيبها بالزي لا لا دي ولا دي. بجيب صاد وشمها زي بجيب صاد وشمها زي يعني ايه يعني بجيب خليط بين حرف الصاد وحرف الزي بقول ايه أزراط. هل هلان قلت صاد خالصة لا هل قلت زي خالصة لا هو خليط اهي هو حرف ايه يتوجد بين حرفين اتي مع بعض طب مخرجه ايه مش عارفه مخرجه ده ليس لو مخرخ اقول يا ترى مخرج, مخرج الصاد ولا مخرج ازاي هي واخده صفات ازاي الصايه هو من مخرج الصاد ولكن واخد صفات ازاي وفيها اضباق يعني مش قادر اقول هي ازاي ولا صاد يبقى انا عندي الصاد المنشم ازاي صاد ازاي ده عباره عن ايه انا حرف فرع حرف قرع يعني له مخرجه لو, لو الصاد وازاي يتخلطوا مع بعض طلعنا أزرق وطبعاً إيه رأى إيه متوتر ممكن من برضو إيه أزرق برضو زا، تمام؟ طيب قبل سمع إيه نوع أنواع الأشمام واعتقد إن إحنا في ال في درس الروم والأشمامة كمان استخلصنا تفاصيل عن أنواع الأشمامات كلها وقمنا كن تلقو إيه الصاد المشمة والياء المشمة لون الصاد المشمة طيب حرف كمان اللي هو الياء المشمة صوت الواء اللي في إيه قيلة قيلة. كلمة قيلة إيه إيه ثلاثة من القراء بقراءة الكسائي والشام ورويس لو بس نزود رويس عشان يبقى المعلومة بتاعتنا سليمة لو نزود, نزود بس رويس هنا عشان تبقى المعلومة بتاعتنا سليمة تمام؟ يبقى لها المشام مساطي اللي هي قيلة بنقول علي ايه؟ قويلة بيبقى هنا ايه؟ ضمة يبقى هنا عندي ايه؟ قسر في نفس الوقت طب يا ترى انا بقى شميت القف لا ده انا بين ايه بين بين الحرف بين الحركة بتاعتها انا عندي صوت الواو الصوت الو... لا، هي صوت ضمه اللي هي مشممه صوت الايه الضم يعني هي مكسوره بين الكسر وبين الضم يبقى هنا عندي إيه؟ ضم وكسره ايه نفس الوقت يا ضمت ولا طويله يا ضمت القف صوت طويله ولا قصيره لا لا لا لا, لا ولا نكسرت أنا, انا جبت إيه؟ جبت حرف مخرص بحركة ممزوجة قويلة طب دي هو حرف مضموم ولا مخصور له مضموم ولا مخصور يعني انت لو بتع... ايه التطاع في تصيح تج... في... في... مثلا انت لو بتطرر الاخوات الحديد تقول لك قويلة تقولها ايه اكثر جيدا ما تعمليش فيها مام انت جبت كده حركة مجهولة انت حسيت ان في حركة مجهولة هي الحركة المجهولة دي, دي بقى ايه دي ببقى بحرف ايه فرع ملوش ايه, إيه ملوش ايه مخرب يبقى عنده قويل قويل بيبقى دبن إيه بين الضم وبين القصر. يبقى دي الراء رابع حرف فرعي. طيب بالنسبة كمان للألف المفخمة. طيب الألف المفخمة هي الألف العاشر هي شت بتبقى تأخذ إيه صوت ما قبلها. لو كانت هي مفخمة المقطع قبلها مفخم بنفخم طريقة قال قال يبقى مخرج ال الألف إيه ما استرائي الحرف تحره يبقى الألف المفخمة بالذات حرف فرعي النهائي مال ايه ما حسب الحرف اللي قبله لو اللي قبلها قاف مثلا قال يبقى مخارج القاف هنا فين باستعلاء اللسان ولا باستفاله لو جبتها مع ك كان ده كده المخرج اتغير او شكل اللسان يتغير يبقى انا عندي هنا ايه اللي هو الالف متصننه سواء بالاستفال او بال ايه بالتقديم فان حرف ايه فرعي له مخرج له ايه له له إيه مخرجين او توتر بين سقطتين صفة التفصّل وصفة الـ الألب من إيه التافك. إذا ترابط بالقلب بين صفة إيه التفصّل وصفة التافك. وبدل عشان أو صفتين مين؟ طب النّزل إعلام الفصّام. إعلام الفصّام برضو تأتي بان ذلك في لفظ الجلال إذا وقع قبلها ضم أو فت. طب لفظ الجلال هو عبار عن إيه؟ ممكن بنفصل هنا فقط إسم الله إسم الجلال الله وثاني إيه اللهم ما فيش غيرهم الله أو الله طيب إيه نحن هنا؟ اللام هنا بيتغير مخرجه بين استفال وبين استعلاء متى تستفل لو مكان قبلها إيه؟, ايه؟ لو كان قبلها كف من ايه؟ من بن رقافهم لو كان قبلها ضم أو فتح من فخم يبقى انا عندي كده اللام الألف المفخمة واللام المفخمة بيتغير مخرجها لحسب تغيروا حرف اللي قبلها تمام؟ طيب بالنسبة كمان؟ عندي الميم المخفى؟ انا عندي المن ساكنة طيب في قبلها؟ هي مثل النون وكلاهما ايه بأختيها صار حرف ناقص أم بئهم الميم المخفى هي الميم المخفى أم بئهم بأسمة بي بي ايه ده حرف برضو ايه ملوش ايه ملوش ايه, إيه مالوش ما كان يعني انت عندك الميم دي أم ميم ساكنة ولا باء ولا نون هي ملاش مخرج هي ايه حرف ايه فرعي يبقى الميم المخفى عبارة عن حرف فرعي اللي هي هي بين النون وبين الميم هي مثلا ان انبئهم ادي أن هنا. انت هتقلب النون طب انبئهم هلاء انت هتقلبي النون م بس هل هي ميم خالصه ولا هي ن خالصه لا هي نون ولكن قلبت م واخفيت عن الباء فاصبحت الميم اللي هي الاخفاء اللي مسميه الاخفاء الشفوي او الاقلاب او اللي هو الخطوة الثانية من الاقلاب عندي ادي حرف ايه حرف فرعي ليس له ايه مخرج ايه ثابت إذن عندي الحروف الحروف الهجائية نوعين بسرعة كده عشان ننتقل اللي للبعداء حروف قصلية اللي احنا هنطلع مخرجها ان شاء الله مع بعض والصوتها اللي هي دي هتقوم الليسان بتاع والحروف الفرعية تبقى عارفها عشان نحن هنش اقولك يا الهامزة المسهلة دي مخرجة فان تقوله لا لا ده الهامزة المسهلة دي ليس لها مخرج ولكنها حرف فرعي بين اي مخرجي ماجر ايها ثاني الالف الممالة دي مخرجة ايه مخرجة بين ايه ليس له اي ليست الالف لسه ليها ايه مخرج الالف ان هي الايه الالف الـ الالف المماله ليست لها مخرج طب والصاد برضه الصاد المشمله مخرجين اختلطوا مع بعض الياء المشمله مخرجين اختلطوا مع بعض الالف المفخمه في حالة التفخيم بيبقى لها مكان وفي حالة الترقيق بقى لها مكان كذلك النون والنون المخفف احنا ما قلناش النون على فكره النون المخفف هاي تقصلك إيه؟ قلك إيه؟ ينتسون. روح عند الحرف المفه عنده وهالطعام الحرف قبل ما النون المخفى. من قبل. أنا جبت النون من هنا فاطام اللي إيه القاء. ي أنا جبت النون فاطام القاء. كل جبت النون التاء. جبت النون التاء. يبنون المخفى هنا نون خالصة ولا نقول نون مخلوطة بالحرف تاني مخلوطة بالحرف المخفى. يبانون المخفى مخلوطة بالحرف الـ إيه المخفى تمن فروع فرعية مشفرة الهمزة المسهلة الألف الممالة المشمة الياء المشمة طبعًا الياء المشمة هي كترية الياء خلي بقى كل دي الياء المشمة مش مشمة واو لا هي كترية الياء يعني انتبهوا من هنا مع الياء هنا اشمام حركه مع الياء المشمله حركة حركه الحركه مع الصاد إشمام حركة حرف إذا مع الصاد إشمام الصاد صوت ازاي أما مع قاف اشمام الكسر بكسر في نفس الوقت لكن اول بجيب صوت وجيب في نفس الوقت تمام فهي بين الايه بين الكسر والالف واللام النون مخفاه تاني وعندي من المخفاه ان بتاخد طعم الحرف الايه اللي, اللي جاي بعدها قلت لا انا عايزه النون المخفاه تبقى طعم الحرف اللي انت هتجيبيه انا عارفه ان انت داخله على ايه يعني كلمه مثل الانسان مثلا الانسان خلاص أنا طعم من دخل على على السين والمن المخفاه لان بين النون وبين الميم لا هميم خالص خالص وده يبقى عندي انواع حروف ابهجائيه نوعين عشان بس ما حروف هجائية أصلية اللي هم كثر عشان حافظتولنا والحروف الفرعية اللي هم 8 ايه أنواع نأخذ طلقة الكلام ده كله ونقول ايه بنروح كده الحروف الهجائية اولها بنبت بالهمزة المسهل عشان بننسواش اللي المخطوطة بت طبعا عشان ايه تثبت فيناكم ال ايه شكل الحروف اللي الفرعية الهجائية الفرعية ما تنسواش مفيش واحد يقدر يقول الحروف ال الابجدية الفرعية لا ركزوا بقى معي يبقى الحروف اللي جاية الفرعيها الهمزة المسحالة الممالة الصاد المشمة صوت الزاي الياء المشمة صوت الوا وهي مجازة ولكن مفروض الإيه كسر الياء المشمة صوت الضم ولكن هي مجازة إيه يعني إيه لكن هي الصحة بتاعها الياء المشمة كسر الياء الضم يبقى إيه عند الصاد إشمان حرفة حرف إشمان حركة بحرف بين الاثنين. الالف المتقامة، إلا المتقامة، إنه المخفى والميم المخفى، واضح؟ ده بس إحنا كنا نتقابل بنقسم الحروف اللي عشان إحنا دخلين دلوقتي على خلاص أنا عرفت الحروف اللي معي، أنا عرفت أنا هشتغل على إيه؟ على الحروف، وإنه الحرف عبارة عن إيه؟ إنه الحرف عبارة عن إيه؟ أنا عبارة عن صوت، وعرفنا الصوت في الأول هو عبارة عن إيه؟ تمام؟ خلاص وعرفت الحروف اللي معايا هل هي الحروف التمية ولا التفع وعشرين يبقى انا كده لحد الوقت يماشي ايه معاكم واحدة واحدة لحد ما نوصل الى نخلص للحروف الهجائية اللي هي الفرعية ونخلىها جنب مش هنتكلم فيها ولكن هنكتب لي ناخد الحروف الهجائية اللي هي الاصلية اللي هي تبتدي بالهمزة وتنتهي بالياء ناخدهم حرف وحرف ونكتب ندخل على اول درس بتاعنا الان اللي هو المخارج لمخارج الحروف الهجائية ندخل على الاول درس مخارج الحروف الهجائية ونقول ان المخرج عبارة عن المخرج هو لغة هو محل الخروج مخرج حاجة حتى هتخرجها منها يبقى المخرج هو محل الخروج ماهن محل الخروج ده لغة اسطلاحا اسم اللي موضح خروج الحرف المحط المكان اللي انت هتخرجي منه الحرف وهتميزه عن غيره الخاء بتقول ايه اهو فين الخاء دي جايه من العين ا مخرج حروف المخروجه فين هو احنا بنتكلم كلها في ايه من من الحلق للشفتين يعني مش مسافة كبيرة ده حاجه بسيطه لازم ولكن لازم اعرف المخرج فين بالضبط المخرج اسم الموضع خروج الحرف الذي يميزه عن غيره طيب فائده المخارج لان بدرس المخرج دي بقى كل دي مقدمات على المخارج ايه فائدة المخارج المخارج ب... بالنسبة للحرف موازين لو وزنتي الحرف صح اتوزن الالي بتاعتك صح طبعا كل ده يعنشان نقدر نقرأ ايه الكلام لازم عز ايه صح يبقى المخرج للحرف بمثادة الموازين تعرف بها مقادرها فتميزها عن بعضها اتعرفت الحرف حتى اقدرت تخرجين المخارج الصحيح للحرف الميزان طبعا لازم نحن نبقى نعرف موازين الحرف مخرج الحرف هو عبارة عن ايه؟ ميزان الحرف انت هتميزيه عن غيره من الحروف انت عارفك تخرجي السين منين والشين منين السين والصاب مخرج واحد طب مخرجهم فين لتقدر تميزي مخرج السين عشان تقدر تساعد نفسك تلاسع ومخرج القاف مساء تمام؟ يبقى دي بالنسبة للمخالي يبقى خلاص احنا داخلين نقول بقى اقسام المخالي اقسام المخالي لحد الوقت قبل ما ادخل لاني ده هيبتدي اول شريحة عندنا في الدرس الثاني. حاجة من اللي فاتت محتاج ان انا اعيدها لكم اي سؤال في اللي فات اخوات انا من السلم فاتش منتبع معاكم ايه طيب بدلا ما فيش اي حاجة خلاص نكمل. اقسان المخارج المخارج المخارج الحروفي 17 على الذي يختاره من اختبره مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من الطبع ده كلام بإمام النجاة طيب أكثر من مخارج. المخارج المخارج تنقصل إلى قسمين مخارج خاصة ومخارج ومخارج عامة مخارج خاصة ومخارج عامة زي إيه؟ كأن المخارج دي كلها بيت أو شقة تمام؟ يعني المخارج دي كلها شقة الشقة دي فيها كم؟ فيها خمس أور كل قضة فاعلة هم انا عندي المخارج دي كلها عبارة عن عبارة عن كلها كده شقة كبيرة وفيها ايه قوضة فيها مثلا ايه اللي هم اللي عليها العام عبارة عن خمس ايه غرف كل غرفة دي الجوف الفلق اللسان، الشفتين الخيشون كل خ... كل غرفة من دي مكتوبة فيها ايه عيلة من العلاج طيب كل واحدة من دي لو جمعناهم كلهم على بعض هنقول عبارة عن المخرج الخاصة لو جمعنا العيلات دي كلها طلعنا كل اللي في القوب دي كلها كل في الغرف دي طلعناهم مع بعض كده خلقهم كان مخرج 17 مخرج 17 مخرج دول بيحملوا برضو هما كمان ايه عيلات تانية هنوضحها كلها تاني مع بعض يبا انا عايزة لك التصور التصور بتاعي انا عندي اقسام المخرج خاصة وعامة العامة دي اللي هي عبارة عن غرف. كل غرفة جواها عيلة. كل عيلة فا ايه اختصاصة. فاكبير فا صغير. تمام? طيب يبقى انا عندي المخارج العامة خمس مخارج عامة. المخارج الخاصة سبعة عشر ايه مخارج. يقول امام الجذر ايه مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر. طيب طبعا ايه اه كان مفروض بعد ده على طول شريحة اقسام المخارج. قال ايه الخاصه او يمكن هي تبقى موجودة ان شاء الله اقسام المخارج الخاصة دي ان شاء الله مع ايه مع الدرس اللي جاي ولكن احنا نتكلم على المخارج العامه فقط اليوم يبقى المخارج الخاصه 17 مخرج اعلى الايه على الذي اختاره ومن اختبر يعني ايه على الذي اختاره من الطبع دي يعني هي على الاختيار هو الانسان من جذره اختار ان هو 17 يبقى احنا نفهم ان في ايه في في مخارج تاني لأنه يقولك على الذي يختاره ما نختبره يبقى فيه حاجة تانية يبقى فيه مخارج إيه؟ 16 و 14 يبقى فيه 16 و 14 إذن عندي أقسام المخارج الخاصة أقسام المخارج الخاصة دي كام؟ تنقسم إلى 3 أقسام تنقسم إلى 3 أقسام 17 على الراجع و 16 و 14 طبعاً هناخدها بما ينقص المخارج الخاصة ولكن هلأركم إيه بدا لإحنا عندها الآن؟ 17 مخرج وهو على مذهب الخليل ابن احمد ابن احمد وهو مذهب امام ابن جزا طيب اللي هم ايه اللي هما الخمس مخارج اللي قدام دول اللي هما دول اللي احنا ماشيين عليه طيب ستة الست... 16 16 هو عبارة عن اربع مخارج فقط الحلق واللسان والشفتين والخيشوم واتلغى مخرج الجوف واتلغى مخرج ايه الجوف طيب ده مذهب مين مذهب الامام سيبويه افتط مخرج الجوف وخلل المخارج هي اربع ايه اربع مخارج عامة فقط وخد مخرج الجوف اللي هو فيه ايه الالف والواو والياء الممدودة وهوزعهم على الالف وزعها على مخرج الهمزة والياء وديها على مخرج الشين هو الواو الممديه ما هو بخرج الواو المتحركة والياء الماديه وديها طبعا على مخرج الياء المتحركه كل ده هناخده تاني مع المخارج الخاصه طيب المذهب الثالث اللي هو مذهب 14 اللي هو مذهب الإمام الفراء أسقط زي زي الامام الصدوي اسقط مخرج الجو وجعل مخرج في اللسان اللي هو اللام والنون والراء مخرج ايه مخرج واحد فبقى عندي المخارج ايه 17 و16 و14 17 اللي هو اللي اختاره الامام من الجزري وهو اصلا مذهب الخليل من احمد وال16 هو مذهب الامام التساوي والاربعطشر هو نزه بالفراء ولكن إذا الإمام الجزل ايه نخارج الحروف السبعة عشر على الذي يختاره من اختبر هل انا حدرس على السبعة عشر ولا الارب االاربعطشر لا على السبعة عشر لأنني من منهج الامام ابن من الجزل ده بننزل منخارج الخص طيب خلينا في المخارج العامة ايه المخارج العامة كان مخرج خمس مخارج عامة الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم كل مخرج بيحتوي على حروف احنا بس عايزين مش هناخد الحروف بتان طبعا احنا عايزين نتعرف عليهم الأول إذا ما اتعرفنا على الحرف وتعرفنا على الصوت وتعرفنا إزاي حرف بيجي ساكن ومتحرك ومندود وقاعدين ندخل واحدة واحدة كده كل ده بنتعرف بنتعرف عايزين نعرف ايه هو الحلق اللي وبعدين نشوف ايه اللي جواه وبعدين عايزين نعرف ايه عفوا عايزين نعرف ايه هو الجوف وبعدين نشوف هو بقى فيه جوه ايه بعدنا عزناك الحل عبارة ايه عن إيه هو جوا ايه, إيه الحروف اللي بيشيلها اللسان عبارة عن إيه لسان وإيه الحروف اللي بيحملها الشفتين عبارة عن إيه شفتين وما هي شفتين المقصود بها شفتين اللي عضوان نطق ويتحمل ايه, إيه من الحروف الخيشون إيه هو الخيشون وما يحمله من حروف يبقى أنا الآن مع الحروف العامة يبقى الآن مع الحروف العامة السؤال الأخوات هل استمر ولا توقف شنو حدش يقول بالكلام بس كنت علامة الرضا بنستمر طيب يبقى المخارج العامة هي ده اللي اليوم الجوف المخارج الرئاسية العامة نأخذها بقى ونتي نأخذ بقى بتاعتنا اخوات مشفات الشريحة عشان نقدر ن نشاور أين الجوف إحنا نتكلم على حاجات حسنة إحنا نتكلم على إيه بيت كبير أين الجوف أين الخلق، أين الإنسان أين الشفتين أين الخشم هي دي أعضاء إيه النطق هي دي أعضاء النطق إلى جانب ايه الحنك الأعلى إلى جانب الأسنان فيها إلى جانب الأوتار الصوتية إلى جانب الحنجرة كل دي نلقيها أعضاء النطق هذيلنا أقرر إن نتعرف عليها. يبان عندي الم المخارج الرئاسية للحوف لجئية هم خمس مخارج عام خمس مخارج عام الأخوات المشاغرين الشريحة بتبتدي بالجوف وتنتهي بالخيشوم الخيشوم طيب هانا هعيد معاكو تاني عم الاخوات يغيروا الشريحة اعيد معاكو بس تاني مذاهب ايه مذاهب الايه العلماء في مخارجهم خاصة عشان لو الحد مش كان يفهمها يفهمها ويردت يجعي الاخوات مش فاتي غيروا بس الشريحة يعني يا رب يبرد فيكم قبل الجماعة يناموا مني او يفصلوا مني كان لكم مشكلة في خوض إحنا اتفقنا أما دماء يضبطوا الشراهة بتاعتهم اتفقنا إن المخارج الأقسام المخارج عبدي مخارج خاصة ومخارج عامة المخارج العامة تتبع بالجوف والحلق ولسانهم شفتين ورخيشون كل مخرج من ده بيحتوي على مخارج ثانية خاصة خلي بالكم إذا المخارج العامة بتحتوي على مخارج خاصة المخارج الخاصة هي اللي بتحتوي على ال الحروف اللي إحنا نتكلم عليه هل هل المخارج الخاصة سبعة عشر لا ده ثلاث ايه مذاهب المذهب الاول اللي هو ال17 هو مذهب الامام ابن الجذري هو اصلا المذهب الخليلي بن احمد اللي هو اختار ان المذاهب تبقى 17 ايه مخارج فرعي ان هم خمس مخرج عامه والمذهب الثاني اللي هو 6 مخرج اللي هم اربع مخرج عامه و16 مخرج خاص اللي هو مذهب الامام السجوي اصغر مخرج الجوف واختاره أي الامام الشاطبي طيب الثالثا اللي هو المذهب الثالث المذهب الثالث اللي هو مذهب الامام الفراء افتت الجوف وجعل مخرج اللام والنون واللام مخرج واحد فقط يبقى انا عندي مخارج الحروف مذهب القراءات من مخارج الحروف ست عندي 17 و16 و14 لو في عندكم مشكلة ولا المشكله عندنا انا انا مستني عندي شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت المشكلة عندك يا أخواتي ولا كانت عندي اللي مش عارفه. انت سمعتوني ولا في حاجة راحت من نقر اللي مش عارفة بصراحة يعني كانت المشكلة عندي طيب آخر حاجة سمعتاه مني إيه آخر شيء اسمه تميني لأن طاقات النزاهب تتحب هذا تاني سنوات الموجات النزاهب في نفس ما تنس النزب طبعا عاد لكل نزاهب تاني نفس إيش كلام مذاهب القراء في المخارج طيب على السريع على السريع عندي عندي النزاهب الاول اللي هو مذهب الإمام اللي هو مذهب الإمام الجذري هو أقل مذهب اللي هو 17 هو مذهب الخليل بن بن أحمد وهو مذهب الامام اختار الإمام الجذري اختار اللي هو يدأ مخرج خاص وخمس مخارج عامة والمسجد الثاني هو مذهب الإمام سبوي أخذ مخرج الجوف واختاره الإمام الشاطري وجعل المخارج العامة أربعة فقط والمخارج الخاصة ستة عشر جل الإمام الإمام الفراء وأسقط زي الإمام سباوية واسقط مخرج الجول وجعل مخرج اللام والنون والراء مخرج إيه واحد يبقى هو كده عندي المخارج العامة عندي الإمام فى الرأى أربعة برضه زي الإمام سباوية ولكن عنده المخارج الخاصة أربعة عشرة عندي مزعى بالقراءة في المخارج طبعا هناخدها مع المخارج الخاصة إن شاء الله المرة الجاية مذاهب مذهب مذهب, مذهب الخليل بن أحمد ومذهب الإمام الشاطبي ومذهب الإمام السباوي ومذهب 16 ومذهب الإمام الفراء اللي هو 14 طيب احنا على ايه؟ احنا على المذهب بتاع الإمام الإمام ابن الجزري اللي هو مخرج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر مياريت ال في شريحة قبل دي بدكم مرا خير في شريحتين قبل قبل دول قبل الشريحة دي نتدي سة شريحة عشان نوري للاخوات المخارج الرقصية العامة آه جزكم مرا خير المخارج الرقصية العامة للحروف العربية ما كان بس المخرج هو فين عشان في احنا نتكلم تبقوا فهمين احنا نشوفين إزاي قلنا اول حاجة المخارج العامة اول حاجة قلنا الجو فين الجو هذا هو الإيه الجوف وعندي الحلق إذا عندي الجوف وعندي الحلق ببتدي من هنا تمام ده الحلق والجوف طبعًا ليس له, إيه؟ ليس, له, إيه له إيه ليس له مخرج ولكن إنه مخرج إيه مقدر أو الجوف ليس له مخرج ولكن ببتدي من هنا وليس له إيه مخرج مقدر ولكن إيه, إيه, إيه ولكن مخرج إيه مقدر يخرب بفتح الثامن مع انطلاق الشفاتين او ضمها او فتحها حسب الحرف بتاعه ادي الجوف ودي الحلق طيب احنا كده خلصنا الحلق عرفنا مكانه فين بالزرط ودي الجوف عرفنا مكانه فين طيب بعد كده اللسان طبعا اللسان طبعا يعني طبعا عارفين اللسان بيحتوي على عشر مخارج خاصة بكم حرف بـ 18 حرف هنعرفهم ادي اللسان اه اعفر ببقى اثنان ادي اللسان تمام يبقى ادي اللسان سميته كل اعضاء النطق عندي وبعدين انت عندك ايه تاني خلاف اللسان الشفتين تمام يبقى انا كده عندي كمان عندي ايه الخيشوم يبقى انا عندي كم مخرج عندي الجوف والحلق الاتنين وتلاته لسان والشفتين والخيشوم طيب امال ده ده الحنك الأعلى ده اللي هيعمل لك التصادم مع ايه أعضاء ايه اعضاء الايه مع العضو بتاع الايه النطق واش اقول الاول الاسنان طبعا هي ايه عامل مهم لأن هلا من خلال الحصول التصادم بين إيه الإنسان وعضويه النقط اللسان واحد مش يعمل حاجة الخشم واحد مش يعمل حاجة الشركة اللي, اللي واحد مش هتعمل حاجة لابد من إيه من التصادم عضوي الإيه النقط تمان يبقى الأسنان اللي وحنا حلك الطبع الأعلى كل دي عضو إيه النقط لكن المخارج مخرة رئيسية هم الخمسة اللي قلنا عليهم اللي هي أولها الإيه الحلق الجوف والحلق وعندي الخيشون وعندي الشفتين وعندي اللسان تمام؟ أما عندي الأسنان دي أعضاء, أعضاء للأعضاء للنطق وعندي الحركة الأعلى برضوين أعضاء للنطق النطق عن طريق إيه؟ تصادم عضويا لإيه النطق لحد كده تمام؟ موضح لإيه إحنا لنقول إيه؟ يبقى أنت الوقت عارفة المخارج الرئيسية للحروف العربية طبعا هيجئية نحن نتفقنا عليه طيب ناخد واحدة واحدة مش هنذرق مش هناخد مش هناخد الحروف ولكن هنتعرف على المخارج فقط عشان مش ايه واحد حس ان الدنيا كترت عليها ويبي احنا خلصنا الحروف لا انا مش هجي خلاص اليوم انا هاخد الحروف حرف حرف ليس اليوم ولكن النهارده هنتعرف هنتعرف على المخارج العام المخارج ده عن ايه ويحتوي حروف ايه بس مجرد تعارف فقط من رجايه ناخد الحروف ايه اللي هي المخارج الخاصة وناخدهم مخرج مخرج وحرف مخرج. ما هو الجوف هو عبارة عن خلاء. حاجة جوف، طب بالاصطلاح هو الخلاء الواقع داخل الحلق والثمن. يبغى الخلاء الواقع داخل إيه؟ الحلق والثمن. طب حروفه، حروفه؟ طبعاً إحنا عارفينها إيه؟ اللي هي الحروف المادية، الألف المادية والراء المادية والياء المادية. وإنت طبعاً عارفينها وإحنا تكلمنا على فترات دروس المادة. وأن إن الالف تكون ساكنه ومقبلها فتح الواو تكون ساكنه ومقبلها ضم اللي هي تكون ساكنه ومقبلها كسر وهي ايه من الحروف الماديه او تسمى حروف ايه, إيه لا لا ثلاث مسميات حروف ماديه او تسميها حروف إيه هوائية او تسميها حروف ايه جوفيه ليه جوفيه لانها تخرج من الجوف ليه ماديه لان الصوت الايه يمتد بها فبليه هواية؟ لأنها تنتهي من قطاع الهواء انت بتوغطي تعلقاها آو... تجيب المادة الحاد ما ايه؟ الهواء اللي عندك يخلص فالف الجوف وأختها وهي حروف مادة للهوائي تنتهي لازال الله خيرا من لنا الدليل فالف الجوف وأختها وهي حروف مادة للهوائي تنتهي ايبا انا عرفت إيه؟ الجوف يخرج منه ايه؟ ايبا انا تعرفت على الجوف وعرفت شكله مكان عرفت الجوف وعرفت ايه شكله لو ناخد كمان أقرب شوية للجوف لوحده انا كنت عرفت على الايه المخارج الرئيسيه كلها مع بعضها هاخد الجوف لوحده عشان أشوف هو فين بالضبط اللي بنتكلم عليه احنا ان الجوف عباره عن الجوف عباره عن الفراغ الموجود في تجويف الحلق وتجويف الفم تمام يبقى الجوف هو عباره عن تجويف الفم والتجويف الحلق طب الجوف فين هو ذلك الفراغ حد ما يخرج الحرف برا برا الايه هنا كده يبقى هو هذا ليك ايه الفراغ تمام يبقى انت عارفه الايه الايه الجوف هو الفراغ الموجود بين ايه في تجويف الفم وتجويف الايه الحلق لو ناقص هو ايه الجوف هو تجويف التجويف في الفم وتجويف ايه الحلق تمام طيب الجوف هو مخرج الحروف المادية تمام المخرج الجوف ومخرج الحروف المادية ازاي بتاخده يخرج الهاء الالف وازاي بخرج الواو زي بخرج الياء. طبعا كنا قمناها في الاول ولكن برضو عشان يبقى احنا خلصنا ايه مخرج الجوف فقط طيب الالف المادية بتخرج من اهم مع بالتزاز الاحبال الصوتي وبتخرج بايه فكرين بتخرج في هذا التجويف مع فتح قال قال وطبعا الفم بيبقى ايه بالأفواه طبعاً طبعاً راح ما فيش في أي مشكلة يبقى الألف يخرج من اهتزاز الأوتار الصوتية ويخرج في التجويف الحلقي التجويف الأف الفم من هنا التجويف التجويف الفم آه ويدخل من الشفتين وطبعاً يدخل آه مفتوح طبعاً تبتدي فتحة الألف عشان تقولي قا لا ما بقدش فتحة الألف كويس فمش راح يطلع يطلع آه باية قا لا قا ومتفتحش أو دش قا لا قال فقط فتحة نفس الايه الفتحه تبي الواو المديه نفس المخرج نفس اهتزاز الصوتية الصوتيه من دلوقتي التجويف الحلق ود تجويف الفم بيخرج الصوت من هنا ولكن شكل الخروج من هنا اللي هو ايه ضم الشفتين عشان تطلع ايه الواو المديه طيب شكل لسان بتحس اللسان بتحس ان اللسان المستعل من هنا وليس تلوث وليس استعلاء ولكن عشان تجيب الضم الشفتين فبتضطر ان إيه تعمل تضعيير في الايه في اللسان من هنا طب بالنسبة ليها المدي نفس المخرج من حبيبتي ليس له مخرج ولكن بيبدا الصوت باهتزاز الاوتار الصوتية ليس له مخرج ولكن يبدأ باهتزاز الاوتار الصوتية ويخرج من تجويف الحلق الحلق وإلى تجويف الفم ويخرج طبعا بإستفال الفك الأسفل عشان تجيب الياء المادية خيلة خيلة واضح؟ يبقى أنا عندي كده الجوج هو مخرج الحروف المادية طيب أدى الأدى أول مخرج يحبت فأنا خمسة أبني عرفت بس المكان أنا لم أدرس حروف حتى الآن ولكن أنا عرفت مكان الحروف فيه فتحت الايه؟ دخلت الشقة وفتحت القوض عرفت إيه كل قضفها إيه؟ فده اللي أنا عملته طيب بالنسبة للمخرج الثاني هو الحلق وحنا نستقلل من الحلق دلوقتي وفيه ايه؟ دهنا فتحت الحلق لقيت فيه كم حرف؟ لقيت فيه ست, ايه؟ ست حروق لقيت فيه ست حروق بكم مخرج بثلاس مخرج يبقى الحلق ده عبارة عن كم مخرج هو مخرج عام مخرج عام في جواء كم مخرج خاص؟ ثلاثة الثلاث مخارج الخاصة دول فهم كم حرف؟ بوم ست حروف. اللي يبقى علي ايه؟ همز نهاء عين نهاء غين نخاء أقصى الحلق بذا ما أقول فيه إيه اليوم أقصى الحلق من ما يلي الصدر أقصى أي أقصى الحلق أي أبعد من ما يلي الصدر من ما الصدر بيخرج إيه الهمزة والهاء بيخرج الهمزة والهاء وسط الحلق بيخرج إيه اللي هو اللي هو, هو ما بين أقصى وأدنى في النصر. بيخرج الإيه؟ العين والحاء أدنى الحلق اللي هو من ما من ما يلي اللسان أقرب من ما الفلم يعني أول حاجة أقرب من ما اللسان منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحم يخرج منه الغين والآي والخاء والدليل بتاعي قول إيه ثم لأخصل حلق همز هاء ثم لوسطه عين هاء أذناه غين خاء هاء يبان في الحلق يخرج منه ثلاث فيه يحتوي على ثلاث مخارج خاصة كل مخرج فيه حرفين لو واحدة تقول لي سؤال بدل من اللي أبي أبنى يعني سؤال ذكي ولا حاجة ولكن من من ال... ذهائنا. قلك يعني بين بين بين الحلق وبين أبنى الحلق قد إيه؟ يعني بين الحلق ونص قد هي هي مش ده هو قد كله على بعض قد إيه؟ هو الحلق كله على بعض قد إيه؟ كمان؟ يعني يعني أسئلة بقى هو يعني في بينهم بنضغط قد ايه هو اصلا عضو النصف كله قد ايه عشان اعمل تقييد ده انا مش بقيسه شارع ده ليه ده كل الحكاية يعني الكم يعني مش مش مش ده كده انا على ايه في واسه او يتقال ايه اسئله الرسم زي ما بقول لكم يعني نون يبقى انا عندي الحرف بنقسم الى ثلاثة اقسام اقصى اوسط ادنى اقصى بيخرج منه ال علام دول هاء والاوسط ده المخرج الثاني في اقصى الحلق بيخرج منه العين والحاء والابن الأدنى الحلق يفرغ منه الغين والخاء و الدليل بتاعنا ثم لأقصى الحلق هامز نهاء ثم الوسطي فعين نهاء أدناه غين فاءها طيب أقسام الحلق أقسام الحلق عبارة عن الحلق ده عبارة عن إيه أول حاجة عندي بينقسم لبعض إيه حاجة تخلي برك أول حاجة الأوطار الصوتية اللي يبتده السيط يطلع من عندها من هنا منطقة أقصى الحلق اللي احنا قلنا عليه نشعرنا عليه ده منطقة إيه, أقصى إيه؟, أقصى إيه؟ أقصى. أهو. تمام؟ اللي عايز تعرف اللي ايه بالضبط فيه هي نسبية وليس لها ايه يعني نقطة معينة اقصر حلق اللي عند الايه الاوتار استوطيء يبدأ إيه, ايه اقصر حلق طيب منطقة اوسط الحلق عند الثاني المزمار يعني هنا في الحتة دي كده هنا هنا هنا يوم هوانيك عند الايه في الثاني المزمار طيب ادنى الحلق هو مما يلي ايه خلاص الحلق خلاص هو اول حتة هتزلك عند اللساء أول حتى أول كذا قف مثلاً أق في ثم الاقصى ثم الاقصى الحلقي همزة الهاء وعينه هم وعينه والقاف أقصاه ثم الك القاف أقص اللسان قبل القف تمام <تصفيق> إذا أقص الحلق هو منطقة الاوتار الصوتية ويخرج منها الهامزة والهاء إذا أقص الحلق هو منطقة الإيه الصوتية ويخرج منها الهامزة والهاء طيب نخرج الهامزة والهاء ثم الأقصى الحلقي همزن ه هنا بنعرف بس المخرج ثاني لسه هنمر على الحجد دي كلها تاني أقصى الحلق ومنطقة الأوطار الصوتي يخرج منها الهامزة والهاء هنا طيب هنفتخرج منين؟ من عند الاي؟ الأوطار الصوتي طيب النسبة؟ لا لسه, لسه بيلوم الشريحة التانية لسه, لسه أقصى الحلق المزلوم أخرجت؟ هاضر ماشي هنرجع بس للشريحه عشان معاكوا مش هيمشي الا لما <تصفيق> نرجع بس هنا دقيقه كده يبقى انا عندي اخطر انا مش هنتقل اللي بعدها هو عباره عن عن ايه هو عباره عن إيه؟ عند الاوتار الصوتيه هتخرج الهمزه والهاء طيب أنا والهاء من الهمزة الساكنه خاصه يا ماما ولا لسه؟ اخوات ازوم بقوا ولا لسه؟ عدنا طيب الحمد لله يبقى اخوات خلي بالكوا اللي اخوات الهمزه الازوم ينتبهوا معايا يبقى قلنا اقصى الحلق بيخرج منه الهمزه والهاء يبقى انا عندي مغرب الحلق عبر عن مخارج الحلق ابرها عن ثلاث مخارج مخرج اقصى واوسط وادنى أقصى من يالصادر، ثين من يالصادر عندي الأحبار الـ الصو... عندي الأوتار الصوتية كده. طيب إذا تخرج مني الهمزة والها. تبتخرج الهمزة الساكنة بإطباق الأوتار الصوتية، هاه؟ على بعض. زي ما إحنا شايفين كده. هذي كده همزة يو يو الصوت حص... طبق الآ الأوتار الصوتية على بعضه يو منون كده هنا إيه؟ هنا طيب هلا تخرج هامضة المتحركة م بتباعد بتباعد الأوتار الصوتية تخرج الهامضة المتحركة بتباعد الأوتار الصوتية ناشي يبقى هامضة ساكنة تخرج بين تباعد الأوتار الصوتية الهامضة المتحركة تخرج ب ايه بتباعد الأوتار الصوتية تبقى لها تخرج بين فتح أكبر شوية من الهامضة لو تلاحظون بين فتح الجزء إلى فقط ولكن ايه لتفوق باء في لازم نخرج الهاء دائما ضعيف لأن فيه بين الأحبار الصوتية تباعد كبير فالصوت التحقيق فيه خف قيّد نتمه من نقطة دي. وضحت. يبقى أقصى حلق في منطقة الأطرس الصوتية وتخرج منه الهمز والهاء. الهمز أمة تأتي ساكنة أو محرقة إذا جاءت ساكنة تأتي بإنطلاق الأطرس الصوتية إذا جاءت محرقة تأتي بتباعد الأطرس الصوتية. تبلاهاء الهاء تأتي بانفانفتاح كوزي في الأحبار الصوتية وعشان كده دائمًا نحس إن الهاء ضعيفة ضعيفة ليه؟ لأن فيه إيه؟ الأحبار الصوتية مفتوحة فأنت مش عارف إيه طلع على اللي إيه عليه جمد. دها بنزد لأقصى الحلق ونقول أقصى الحلق هو ايه من يل الصدر عند الأطراف الصوتية. فبنسبة لوسط الحلق بنسبة لوسط الحلق وسط الحلق عبارة عن إيه لمنطقة زي ما احنا قلنا في الشرح اللي جات أبديا عند منطقة إيه لسان النزمار هنا وسط الحلق هنا يأتي مخرج إيه مخرج العين والح مخرج العين والحائب أنا عندي مخرج العين والحاء في وسط الحرفين وفي وسط الحرف بالضبط عندي السنة المزماركة تمام في المنطقة دي مش مش بالضبط مش بالسنت زي ما بعض ده أخدت قلك يعني فين بالضبط لأ في المنطقة بتاعت السنة المزمار هنا تخرج من العين والحاء ثم الوسط فعين حاء فين باء العين العين فين بالضبط والحاء فين بالضبط هما هنا في هذا المخرج إذا العين بتخرج من إيه من هنا والحاء نفس الحكا ولكن طبعا بيبدأ في منهم إيه ثلاث كبير في ال A تمام؟ يبقى أنا عندي ثم الوسطي، وسط A، وسط A الحرف، ال A العين أولها. تمام؟ سهل المخرج مفيش في إيش A إيش فيلي؟ أما بالنسبة لأدنى الحلق اللي بيخرج منه ال غاين الخاء، ثم هو أدناه هو غاين الخاء بيخرج من أقصى الحلق هنا نقطة هي. أقصى الحلق مننا يلي اللي مننا يلي اللسان قبل مخرج خرج القف لينا من سمع منطقة جزر اللسان مع الحنك اللحمي يبقى بن عندي هنا ال ايه كده هنا تمام المخرج الغين يسمى الغ الغين بتبقى تحت شوية الخاء فوق شوية لو أنت تاخدوا بالكم علشان دائم المخرج الخاء بتلخبط مع مخرج الغين وتلاقي مثلا أخت تجيب ال الغين تقوله ت تجيبها ايه كأنها فيها ايه شبه ايه طعم الخاء ايه جاي فيه للأناء يبدأ من فوق شوية تقولها ايه لينزل بالمخرج الغين شوية لئن انت تطلقيش بخرج الغين عشان ما تمتش مش من الحلق ادي مخرج الغ... ادي مخرج الغين وادي مخرج الغين اهم ناس لا هنا الغين يبقى هنا ايه الفاء تمام يبقى انا كده وصلت الى ابن الحلق مع الهم مع الغين والخاء اديناه غين فاءها يبقى عندي بالنسبه لمخرج الحلق الحرف ثلاث اقسام الأقصى الحلق والنيل الصدر هنا عند السن المزمار، أعرفون عند الأطر الساقية، وبعدهم هنا عند السن المزمار يخرج المخرج الثاني، وهنا عند ااا عند الحنك اللحمي أو ال عند أقصى من بداية الح السن الحنك اللحماء يبدأ يخرج المخرج الثالث وهنا همز من عين من هاء، أقصى الحلق وصفة الحلق الحلق. يالي تكون ايه الشرح وصلت لكم المخرج بالضبط بتاع الحال في مكانه فيه تمام؟ يبقى انا كده عندي خلنا مخرجين مخرج الجوف ومخرج الحال يبقى انا كده بس بتعرف بفتح الباب بس بفتح ده ببصر على الايه جوة الايه هذا المخرج ايه المخرج اللي جاي بعدنا اليسان اليسان ده جوات تماء عشر مخرج خاصة بـ 18 حال يعني اغلب الايه اغلب الايه أغلب الحروف بداعتنا طيب اللسان ده بيخرج منه كم حرف؟ 18 كم مخرج حرف 10 طب ايه هو تقسمت اللسان؟ عشان أنا هطلع ايه هو تقسمت اللسان؟ بتعرف على امك؟ اول حاجة رأس اللسان مما يلي طبعا ايه اسناء؟ رأس اللسان مما يليه الاسناء تمام؟ في عندي طرف اللسان ووسط اللسان واقصى اللسان ده اللسان نفسه تمام؟ انا عندي طرف اللسان وعندي وسط اللسان وأقصى نس وبعدين عندي الحافة بتاعة اللسان DNA تعتبر فيها مخرج تاني الواحد. أنا عندي حافة اللسان مما, يلي مما يلي طرف اللسان هنا منتهى الحفة طبعا هنا منتهى الحافة هنا مخرج لحد هنا تمام ويرجع حافة اللسان من هنا لحد هنا ده مخرج تاني. فأنا عندي مخرج للسان حافة اللسان فهاء مخرج. وطرف اللسان فيه الخارج وسط اللسان فيه مخرج اكثر منسان فيه ايه في مخرج نشوف كده مخرج الايه ال10 من بس مش هندخل جوه الايه المخرج ولكن هنتعرف على المخرج بتاعه الايه كل مخرج هو فيه ايه بس طيب لو احنا قلنا ادنا ان طرف اللسان مثلا لو ناخد الشرح اللي معايا عشان يا جماعه يبقى ماشي اللسان. احنا اتفعنا اللسان في كم, كم نخرج في خارف عشر بخارج خارف لازم تعدوهم معايز وفي كم مخرج عام يعافهم فيه كم حرف 18 خارف طيب انا بالنسبة لهنا طبعا قدنا لسان وسط اللسان اقصى لسان وحنا عارفين حرفة اللسان بيخرج منها ايه الضاد ويه اللام عرفينهم طيب بالنسبة له طرف اللسان بخرج منه إيه طبعا إيه مخرج النون ظهر طرف اللسان بيخبر منه الراء عندي الحروف اللي هنا وحروف ايه الصفير وعندي الحروف النطقية كل الحروف من طرف اللسان مش هفتح قوي عشان ما توقفوش ولكن بدنا نتعرف بس على ال ايه الحروف يبقى أنا عندي هنا طرف اللسان ده بس الواحد هو في ما شاء الله يعني ايه, ايه في حروف كثير أول حاجة طرف اللسان بيخبر منه النون وظهر طرف اللسان الراء وعندي اللام طبعا بتظهر من حافة اللسان لما من قدنا اللسان هنا لمنتهها عندي يخذ 9 حروف من طرف اللسان أولا حروف الصفير الثلاثة الحروف اللسوية الثلاثة الحروف النطاية الثلاثة هنا طب اللسان بتخرج منها الحروف الشجرية اللي هي ايه والوسط G مشيني A إلى جانب A طبعا البرش الى جانب خلالة بس وسط اللسان يخرج منه A الحروف الشجرية اللي احنا بنقول عليها ايه فجين مشيني تمام بالنسبة للهوا أقصى لسان بيخرج إيه قاف وكاف وقاف أقصى لسان ثم الكافو يباني كده وصلت الأقصى لسان دي بقى خلاص هنا بيتدي يقول على المخرج الثاني اللي هو مخرج الإيه الحلق اللي هو جزء اللسان مع الحلق دا ويخرج منه قاف الغين والخاء اللي إحنا قلنا مخرج الغين والخاء أقرت إلى مخرج الإيه طر إيه ال القاف وكاف ده بالنسبة لسان إذا لسان مخرج عن بيحتوي على 10 مخارج خاصة 10 مخارج خاصة بيحتوي على 10-18 حرف الاخت اللي بتقول نتوقف معدش شريحتين بس ناخدهم عشان يبقى عشان يبقى خلصنا. ناخد الشريحة اللي بعدها اللي هي الشفتين اللي هي المخرج الرابع من المخارج العامة والشفتين فيها مخرجين يبقى الشفتين تائل مخرجين الشفتين في بطن الشفة السفلة مع أسول السنال العليا ويخرج منها الفاء وعندي ايه انتباق الشفتين ويخرج منها الباء والميم والفاء وهيبقى فى تفصيل كبير لان طبعا الفرق بين الحروف السهادة هنقولها ايه في ايه هنقولها في وقتها مع ايه التفصيل في الشفافين المخارج الخاصة طبعا انها انتباق عند الباء والميم والفاء قليلا عند الواو المادية للشفتين الواو باق وميمو وغُنّة مخرجها إيه وهو المخرج الخامس نا اليوم اللي هو مخرج الخيشون الخيشون هو تجويز اللي هو ال ااا هو أقصى ال من الداخل وفي مخرج واحد هو الغنه طبعا إيه هي سفه وليس إيه مخرج وليس حرف طبعا الغُنّة سفه لها مخرج الغنه صفة لها مخرج وغُنّة مخرجها الخيشون يعني يعني كده لو اخد كده شكل كامل كده على الكلام اللي فات دول، أخد بقى هل هي الصفات هذه اللي أنا خدتها الخمس دول؟ أنا كده بقى يبقى لي من الـ ايه الدرس بتاع معه أنا طبعا خلص بس بقى لي من الدرس بتاع عشان أعرف فتحه المر اللي ده صح؟ هل أنا كده خلصت؟ لا ما خلصتش أنا خدت ايه أنا خدت الحروف أنا خدت الـ المخرج العام عرفت إن كل مخرج عام جوه شوية مخرج خاص وكله هو مخرج خاص جوه حروف. هو اللي تل واحد هيك هيتطلع حرف. هي هو الخيشون واحدة يطلع على غمزة هو أقصى اللي سل واحدة يطلع حاجة لأ لابد مننا إن كل كل كل حرف أو كل مخرة ب لابد إنه بيحتاج له العضو الثاني اللي هو يعمل احتكاد فيه علشان يطلع على الحرف هو العضو الثاني اللي هو ما دش معنا في الكات اللي هو الحنك الأعلى بما فيه والتجويف ال والأسنان يبقى الحنك الأعلى الحنك الاعلى الاعلى هو اللي هيطلع لي ده الشق الثاني اللي هيحتك به اللسان او احتك به به إيه؟ العضو بتاع النطق بتاع اللانه لو عليهم هيخرب منه الايه الحروف هيحتك اما بالاسنان إما, اما بالحنك العظمي اما بالحنك اللحمي اما باللهاه كل ده لازم ابقى عارفه انا هعمل ايه اما ده انا عارفه ان هعمل إيه؟ يبقى عند الحنك هو عباره عن ايه أول حاجة يقول ها عين ديوان ده مقطع وده الشكل العام لو هنا قادل له ها هنا ده الحنك اللحم عشان لك ايه مع المرحزين من الحنك اللحم هو أقول لك الرخو انت تبقي فترة شكله فين مع المرحزين من الحنك الايه العظم انت عاد شكله فين مع ايه هنا مقدمة الحنك اللي لك ايه اودي السنك عند الحته الخشن يعني اودي السنك عند الحته الخشنه دي ان احنا ما بنفعش نقول حاجات كده احنا عايزين نتعلم نقول الكلام صح هات مقدمة الحنك يبقى هي الايه الحته دي بالظبط طيب فين اللثه اللي هي بين طلي الاسنان طبعا الاسنان دي هوال كبير في النطق ناخد نفس الكلام هنا اللي ها فين ادي اللهاه المنطقة دي يعني بنسميها الحنك اللحمي تمام وهنا الحنك العظمي وهنا مقدمة الحنك ويبتدي هنا ال هنا اللساء اللي هي هيطلع منها بعض الحروف حول تسعة حروف هيحتاجت اللسان بهم آخر شريحة معنا ويبقى نهينا هو طيبا احنا نهينا بس ايه, ايه لو ناخد بس هو ممكن دا المرة الجاية الاسمان قلنا الاسمان دي عبارة عن عشان بس تبقى كمنا هنختم حالة المؤشر والله انا فصلت اكتر منكم بس كنت انت فصلت انا كمان فصلت ده نفتح حالي بتشيل بقى هنا درس الأسنان هبور عن هبور عن ااا كل طبعا هقولك ايه طرف اللسان مع مهدي مع الاستماس سنقول طرف اللسان مع ال لا لسه في الأسنان معلش هنتعرف بس عليهم نبتدي بتجد بهالمرة الجاي أيو يبقى أثناه نعرف بس إيه أعضاء النطخ فين يعني فين الأعضاء اللي إنتي أنت خلاص عرفتي من مخرج عنا وعرفت الحروف اللي إنتي تشتغل فيها بس الحروف دي منين متردزم من تتعرف اليوم على أعضاء النطخ هندك أعضاء النطخ إيه قلنا الحنك الأعلى وليست مرهلكم من شوي دي ضمن النط السناع في أمورك مع السناع العلوي إنتي في إنه هما اللي, السن... اللي فوق والاثنين اللي تحت دول يبقى دي الثنايا العلويه اللي هما السنتين اللي فوق مقدمه الفم الرباعيه اللي هما ال ال, ال, ال السنتين اللي جنب الثنايا العلويه على طول اللي برده هيطلع منهم بتصادم مع ايه بعض الايه الفاروق تمام ما هنا 2 وهنا 2 يبقى كده 4 طيب يبقى كده 4 الانياب السنيه تقول لي مش هنقعد نشاور من اجتماعات الشريحه اول تعالوا الأنياب فين عندي كربع أنياب اثنين فوق وا ايه تحت تمام الضواحك الضواحك دي اللي اللي عفوا الأنياب وإنا الأنياب خلاص الضواحك دي ينحط عندها خطين كده دي ذات الأضراس تمام الضواحك دي جيب ذات تمام يبقى الضواحك دي منقولك ايه من عند الضواحك كده يبقى انت فهمت انت فهمت بجيب منين ال الحرف مثلا بالضبط طيب ابعد دواحق دي بداية الأدراس وعندك طبعا 4 2 فوق و ايه تحت عندك الطواحين 12 عندك 4 ايه 3 يعني 6 و 6 فوق و تحت اللي هي الأدراس. وبعدين اخر حاجة من النواجد اللي هي اخر حاجة 2 فوق و اللي ايه اللي هي الأدراس العام واضح؟ يبقى دي كده يبقى ايه كده عرفت المخارج العامة وعرفت المخارج إيه اللي أنها خذنا المربع يعني نبتدي نطلع بقى كل مخرج لوحده ونطلع المخرج الخاصة اللي فيه ونطلع إيه الحروف اللي فيها نبتدي نتعرف على كل حرف إيه مخرجه فين بالضبط وعشان أطلع الحرف هو حيطلع أنا فكت مثلا لسان مع إيه مع الحنك الأعلى مع الأضراس فين بالضبط يبقى انت عندك ايه تخيل عام لأعضاء النطخة عندك عشان المرة الجاية ازباع الجاية لو تراجع المحاضر ديان والمرة الجاية تبقى داخلين فاهمين احنا هنبدأ نطلع كل الحاجات المستخدبية دي 29 خلف لازم نطلعهم وناخدهم واحدة واحدة تمام وبالتالي كده نتوقف هنا لو في شريحة اللي هي بنصدر الفواق نختم به وهنجتدي بها المرة الجاية اللي هي اخر شريحة معنا عشان انا بقى داخلة عارفة منتم إيه الدرس إيه, إيه, إيه إنتم محضرينه قبل من يجي بس إيه بفهموا كل درس اليوم. حاجة القاب الحروف. القاب الحروف. القاب الحروف ديا اللي هي مثلا واحدة واحدة إن شاء الله. الحرفية اللي هم عين ه غين خاء الحروف. اللي هوية اللي قاف والكاف اللي هي أقرب إيه اللي, هي قرب اللي هي. الشجرية اللي هي الجيم والثاء والياء اللي هي شجر الفم اللي بنسميها وسط الفم الاسفليه اللي هي من طرف اللسان اللي الصفير الصاد والزاي والسين النطائيه اللي من طرف اللسان ما نطع الحرف معناتها انه نطع الحرف ومنها هي الطاء والدال والتاء اللثويه اللي هي من طرف اللسان مع مع, مع الاسنان العليا او مع طرف ما مسميه العله اللي هي الضاء والظاء والذال ماشي والالذلقيه اللي هي اللام والميم والراء اللي متابعه طبعا, طبعا بتطلع من طرف الايه اللسان وايه اللي ذرق اللسان والشفاهيه اللي هي اللي, اللي, هي الشفتين اللي من الشفتين اللي الفاء والميم والباء والباء والحروف الجوف اللي احنا اتكلمنا عليها من الجوف اللي هي الحروف الهوائية هي هي هي حروف الجوفية خل بالنا من ايه من لأن حرف الجوفية هي هي الحروف الهوائية ويدل اللي هنبتدي بها المرة الجاية بإذن الله ناخدهم ايه نبتدي ناخذ حرف الحلق وندخل المخر الحلق ونتيجة نتعرف على ايه كل المخرج ويه كل حرف واحد واحد مش هنستعجل عليه إن شاء الله وأرجو إنكم كنتم تأرت عليكم هو درس صعب شوية وهو نظرة كتير ولكن أنا متأكد انت متاكده انتم لما نتكلم مع بعض في التلاوة ونيجي نتكلم اقول لك لا هات الحرف ده مش مظبوط انا ما صح ارجع للدرس هتفتكر ان كنت بقول لك ايه هيبقى المو... التعامل سهل شويه في ثلاث مراحل بعدين التلاوة قاعد عليك لا الحرف مش مظبوط لا الحرف مكانه مش هنا وانت مش فاهماني ومش قادر اوصل لك المعلومة لاحس كده حتتتذكر على طول الصور الموجودة حتتذكر على طول الكلام اللي احنا قلناه هيبقى سهل ان انا اقدر اضمن هذا الدرس مع القراءة العملية لان هتفقى فاهمة الكلام بتاعي كويس جدا جدا جدا يعني سمحوا نسكت طولت عليكم ولكن هو يعني الدرس كده هعمل فيه ايه ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنمشي على مهلمنا حرف حرف مش همشي من فرن عليكم ألا ما يكون إن شاء الله هروح كلها معنا طبعا مش هناخدها كلها مرة واحدة ولكن هنقسمها على مرتين وإن شاء الله قد تدخل في دار التفاح التلاوة إن شاء الله هي هو الفيصل دمنا مين سهم ومين لأه مستوري أنا حضرت شرح المعلمة وحضرت درس التجويل بس ما اناش قادر اصلح تلاوتي نظر دول معلشي الكتب ملالة النت ملال الفيديوهات كتيرة شرحات مشيخنا وقائماتنا الموجودة بس مين يقدر يطبق لابد بد ان حد يسمعك لا بد ان انت لابد اختي انت قارئة للقرآن لابد بد ان يكون في اذن وعية بتسمعك اصغر منك في العلم اصغر منك في السن مش مشكلة ولكن حد بيسمعك شان صحح لك ان انت عمرك ما تسمع نفسك الى اذا كنت وصلت درجة الاتقان تمام؟ صلّى الله عزّ وجل أن يبتاعنا جميعا بحسن السماع وأن يثبتنا يا رب على طلب العلم طلب العلم أخوات صعب ما وسطاه وأنا أعرف أن إنتو يعني زمانكم مني بس والله ربي إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين هتلاقوا ذي لا فدى في اللي هي بإذن الله في تطبيق العمل إن شاء الله في حد أي حد لسؤال طبعا لو حد لسؤال هنأجله إيه في الموارد الأسئلة كلها طيب ما نبتدي الدرس تكون انت عندك كل الاسئله اللي انت عايزين تسألوها قبل ما نبتدي انتوا معاكم مادة علمية دلوقتي تعتبر درس من شويه يا ريت تسمعوا المحاضرة تاني و الله خير كل المشرفات اللي ساعدينه وبنيدي لكم التسجيل جزا الله خيرا الاخت المشاركه دكتورة ميسون حضرتك من الشرائح لكم جزا الله خيرا كل المشرفات الميمن بدورهم من اول الاسبوع لحد ما بيجي ميعاد الفحص التجديد بالذات يعني وطبعا ايه جزا الله خيرا الاخت صاحبه الورقه ربي يجباه خير ويرفع قبلكم جميعا طالبات ومشرفات ولا تنسوني من صالح معكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت استغفرك وأطوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته